الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا كتاب الأهوال للحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا البغداد رحمه الله قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ذكر القيامة خبرنا اسماعيل بن زكريل الكوفي حدثنا محرز بن هارون المدن التيمي قال سمعت الأعرج يذكر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا الأعمال سبعة ما تنتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مطقية أو مرضا مفسدة أو هرما مفندا أو, أو موتا مجهزا أو المسيح فشر منتظر أو الساعة والساعة أدها وأمر قال وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا الضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد قال وحدثني أبو جعفر محمد بن أبي خالد الادمي قال حدثنا أبو ضمر أنس بن عياض عن جعفر وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض عند بعض نساء فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع قادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصة الصحيحة للرسول وحبث المكسورة رواه البخاري والترمذي وسم الضارب عائشة رضي الله عنها وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء كأن بعض الأخوة يرغبوا الزيادة من بيان واقع حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهذا واجب لأن الله سبحانه وتعالى جعل رسوله أبا محمد نبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب فذكر الساعة رفع صوته واحمرت وجنته كأنه منذر جيش يقول صبحتكم أو, مس أو مساكم ويقول بعث وأنا من الساعة كهتين يقرن بين إصبعي الوسطى والتي تري الإبهام صبحتكم, صبحتكم الساعة ومستكم وحدثنا محمد بن يزيد العجل وأحمد بن محمد بن أيوب حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هرية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وأنا والساعة كهتين قال حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس حدثنا سفيان عن أبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي جبير بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدت في نسم الساعة سمعت أعربيا يقول في أول وقتها قال وحدثنا سحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن عروة قال ما زال صلى الله عليه وسلم ما يسأل عن الساعة حتى نزل عليه فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها فلم يسأل بعد ذلك فلم يسأل بعد ذلك قال حدثنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن طارق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها قال حدثنا إبراهيم بن المستمر الناجي حدثنا أبو داود الطيلسي حدثنا الساهر بن أبي الصلت السراج عن الحسن السماء من به قال محزونة مثقلة قال حدثنا فضيل عن الوهاب حدثنا يزيد بن زريع عن أبي رجاع عن الحسن في قوله السماء من به قال مثقلة قال حدثنا خالد بن خديش المهلبي قال حدثنا محمد بن الحسن بن آتش عن عمران بن عبد الرحمن عن وهب بن منبه قال إذا قامت الساعة صرخت الحجارات صراخ النساء وقاطرات العضاه, العضاه دما. قال حدثنا فضيل بن عبد الوهاب حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا مطر الورق قال بات هرم بن حيان العبدي عند حممة فبات حممة باكيا حتى أصبح فلما أصبح قال له هرم يا حممة ما أبكاك الليلة قال ذكرت ليلة صبيحتها تناثر الكواكب وبات حممة عند هرم فبات هرم بن حيان باكيا حتى أصبح فلما أصبح قال له حممه ما أبكاك قال ذكرت ليلة صبيحتها تبعثر القبور للحشر إلى الله قال حدثنا هارون بن, بن عبد الله حدثنا أحمد بن حجاج بن محمد قال سمعت أبي قال حدثنا المسعودي قال كان عون بن عبد الله يقول ويحي كيف تهنئني معيشتي واليوم الثقيل أمامي أم كيف أغفل عن أمر حسابي وقد أظلني واقترب مني أم كيف لا تدعو بها إلى الحكام لتأكيد فريقا من اموال الناس بالإسل وأنتم تعلمون الآية الثامنة والثامنة بعد المائة من سورة البقرة وذلك بالرشا التي يقدمها بعض الناس لمن يفسرون في الخصومات الماليه بين الناس لينولوا عن العدل في الفصل ويغطوا من لا حق له وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا الطلاق وراءه ما بقي من الربا إن كنت مؤمنا فإن لم تفعلوا فأذمن بحرب من الله ورسوله الآيات <تصفيق> الثامنة والثمانون والتاسعة والثمانون بعد المئتين من سورة البقرة. فهذه حرب معلنها الله ورسول الله والمؤمنين بالله وبرسوله على الربى وأكل الربا؟ لأنه أكل الأموال الناس بغير حق واغتيال لتمرات العاملين بهذه المعاملة المدمرة التي تبدو في صورة تبادل منفعة على حين تمطل على سارقات خفية لا تظهر للمتعامل بالربى وهو تحت قسوة الحاجة التي يغيب معها رشده ويذهب صوابه ثم من جهة أخرى رصد الإسلام عقوبة رادعة لمن يعتدي على مال غيره بالسلقة فاوجد قطع هذه اليد الاسمة المعتديه متى ثبتت عليه تلك الجريمة واستوفت أركانها وأكثر من هذا فإن الإسلام نبه إلى أمر ضد غفل عنه بعض اصحاب المال إذا كان عندهم من المال ما فيه سعة لقرض غيرهم قرضا حسنا وذلك بتوثيق هذا القرض وكتابته والإشهاد عليه، حتى لا يضيع حق الدائن أي المقرض إذا تسلط الهوى على المدين المقترب فأنكر الدين, فأنكر الدين كله أو بعضه فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل يراء بكاتب ان يكتب ما علمه الله فليكتب وليمن الذي عليه الحق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 فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما, إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إيها ما ولا تسألوا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلك أقصت عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا من الآية الثانية والثمانين بعد المائتين من سورة البقرة فهذه من الآية الكريمة وثيقة من أحكم معرفة الحياة من وسائل حفظ الحقوق فقد بها الإسلام في روح كروح الشمس مفصرا كل خطوة من خطوتها سيدا كل صغرة يمكن أن ينفذ منها شيء من الخيانة والغدر فهذا كن به إنما هو دليل على مال المال في الإسلام والمكانة في نظام الحياة وحز قوة المجتمع. الأمر الذي إذا دخل عليه أي خلل أو فساد اختل نظام المجتمع وفسدت حياته وحسبنا أن نذكر في هذا المقام ما يدخل على الدول القوية المتمكنة من الحياة حين يهتز نظامها الاقتصادي بسبب ما إنه سرعان ما ينهار بناؤها الشامخ ويذهب سلطانها المتمكن أنوا من بديد ثالثا الأخلاق تنظم الشرائع السماوية ثيرا متعددة من الأحكام والتعاليم هي في من هذه حكيم متكامل للتربية العقلية والخلقية وضعته يد الحكيم العليم في إحكام وتقدير بحيث يؤدي بالمستقيم عليه والعامل به والسائل على هداه إلى غايات الخير وإلى حياة طيبة تتوازن فيها مطالب الإنسان المادية والمعنوية الجسدية والروحية جميعا وإذا كانت تلك هي رسالة الرسالات السماوية في الناس وغايتها التي تتغياها من وراء بعث الرسل بها ودعوة الناس إليها وإلى الأخذ بأحكامها وتعليمها وأذبها إذا كان كذلك فإن حساب الدين في المتدينين لا يقف عند الصور والاشكال والرسول التي يأخذها بعض المتجينين من الدين وإنما حساب الدين هو فيما يترك في أصحابه من آثار تتصل بمنازع تفكيرهم واتجاهات سلوكهم في الحياة مع أنفسهم ومع الناس وقد أشار النبي الكريم إشارة بلغة جامعة لحقيقة الدين وما يراد بالتعاليم والأحكام التي يحملها إلى الناس فيقول صلوات الله وسلامه عليه إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم والجانب الخلقي في الشريعة الإسلامية هو الجانب الإيجابي منها وهو غاية أحكامها ومرمى تعاليمها التي تدور حول تهيب النفوس وتقويمها وتوجيه الناس بها إلى مقاصد الخير ومسالك النفع. بهذا كانت دعوة رسول الكريم وكانت اوانر الشبيعة ونواهيها وهذا ما يتحقق به قوله تعالى في نبيه الكريم وما ارسلناك الا رحمة بالعالمين فانه لا شك ان اهم مظاهر الرحمة الالهية وابرز اسارها في الانسان هو ان يحمد خلقه وتحسن سيرته ويستقيم مع الناس على طريق الحق والعدل والإحسان خطوة فإنه لا شك أن أهم مظاهر الرحمة الإلهية وأبرز آثارها في الإنسان هو أن يحمد خلقه وتحسن سيرته ويستقيم مع الناس على طريق الحق والعدل والإحسان خطوة وهذا بعض ما يشير إليه قبله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين والمحسنون حقا هم الذين فتح الله قلوبهم للخير وسلك بهم مسالك الهدى فحسن قولهم, فحسن قولهم وصالح عملهم وطاب في الناس ذكرهم تلك هي غاية الرسالة الإسلامية خلق الإنسان الصالح في المجتمع الصالح ولن يكون الإنسان صالحا إلا إذا توازنت قواه المادية والمعنوية جميعا وتلاقى بعضها مع بعض على ضياع الخير وغايات الإحسان ولن يكون الإنسان إنسانا صالحا إلا إذا كانت له شخصيته وآثاره المحمودة في المجتمع الذي يعيش فيه وذلك لا يتحقق إلا بخلق كريم وسيره محمودة وعمل نافع. وآثار بارزة في ماديات الحياة ومعنوياتها جميعا والعادات والمعاملات والآداب والأخلاق التي رسمتها الشريعة الإسلامية إنما وعيتها تقريبنا نذبة طيبة من إنسانية في سورة المسلم التي تظهر عليه آثار الإسلام فتكسوه الرغاء يبهر الأيون دمالا ويملأ القلوب جلالا ويصير عواطف الحب والإكبار التي يددها الإنسان في نفسه حين يلتقي مثل هذا النموذج الكريم من الناس وفي ذلك يقول رسوله الكريم إنما بعست لأتميم مكارم الأخلاق ومن ثماني مكارم الأخلاق في الإنسان أن يشف ويصفوه وأن ترتفع عن إنسانيته إلى المدى الذي تنتهي إليه الإنسانية في أسمى مدارجها وفي اعلى مواطن كمالها هناك تجد ذلك الإنسان الذي تهفو إليه مشاعر الإنسانية وتتمثله في الإنسان الكامل الذي يطلق عليه عند الأوروبيين راضي الجنتلمين وليس الجنتلمين إلا هذا الإنسان الركي القلب الوضي النفس المتين الخلق النظيف في هيئته المتجمل في زيه الملحوم بتقدير الناس منهم أين يلتقون به ولم يشك فيه أن هذه سورة الإنسانية قد انتلأ به العصر الإسلامي الأول وعرف التاريخ في ذلك العصر من مذيبة كثيرة منها لا في الجنتلمين بل في السوبرمين الذي هو حلم الفلاسفة الذي ينتظرون مرده يوما ما حين تبلغ الإنسانية رشدها وتعطي أطلب ثمرة فيها بهذه التربية الحكيمة التي أخذ بها الإسلام المسلم. والتي استجابت لها منهم العقيم والقليد استطاع المسلمون أن يدخلوا الحياة من أوسع وأحكام وأكرام أبوابها وأن يقيموا دولة ملكة طراف العالم وزخرت بأليان المجد والعظمة وأرست قواعدها على أقرم المبادئ وأسم الفضائل نعم قام المسلمون الأولون على ركب الحياة يجهونها ويدفعون بها إلى الغايات النبيلة والمسر الفاضلة ويقيمون في الناس موازين الحق والعدل بما رأى أبهم إسلام قلوبهم من مشاعر الخير وعواطف الموادة والإخاء وهذا شرح عملي وشهادة قائمة لقول رسول الكريم إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه ما لا يدركه الصائم القائم وقد يدخل في يهم أن حسن الخلق يجيء بغير تربية وتوجيه فإن الخلق الكريم نتاج رياضة نفسية وتربيه روحيه أساسها العبادات الخالصة لله والاتجاه بها إلى الله تعالى اتجاه يفتح القلب ويجمع اشتات النفس ويصر الكيان الإنساني كله بملأ الأعلى وتلك هي العبادة التي تقيم المعيج وتصلح الفاسد وتستأصل أدواء النفوس وتغسل أدران القلوب وتنقي الانسان من شوائب الضعف والصغار فلا يأتي الدنيا ولا يشغل باللغو وإذا سمع الله أعرضوا عنه وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين الآية 55 من سورة القصص وإلى مرض الله مرض كراما الآية الثانية والسبعون من سورة الفرقان فليست هذه العبادات التي تعبد الله تعالى بها المؤمنين إلا هذا ربانيا للتربيه الأخلاقية العالية التي من شأنها أن تخرج النماذج العالية والقمم الشامخه من الناس فإن هي لم تسمد سمراتها تلك في تهذيب النفوس وتقويم الأخلاق وتعديل السلوك فهي ضهد ضائع وعمل بلا سمر وعناء بلا غاية وتعالت حكمة الله عن ذلك علوا كبيرا ونحن المسلمين قد أصبنا في القرون الأخيرة ونحن المسلمين قد أصبنا في القرون الأخيرة بعلم وأرجاع أفسدت حياتنا وقلبت الصورة الكلمة التي كانت لنا فكان هذا الاستخفاف بنا والاتهام لديننا ولسنا نكر أن يرانا الناس على تلك الصورة الهزيلة وفينا من الأدواء ما لا يبقي على شيء من إنسانية الإنسان وكرمته فالكلم القول والخلف في الوعد والنقب للعهد والغش في البيع والاستخفاف بالعمل والإسراف في قتل الوقت كل هذا من بعض ما يعيش فينا ونعيش فيه من آفات ورسنا أيضا لنكر على الناس أن ينظروا إلى ديننا تلك النظرة المستخفة المتهمة لأنهم ينظرون إليهم سلالنا فلا يرون إلا أشباحا شائهة وصورا مشواهة أشبه بمن ينظر إلى الأشياء في مرآة مهشمة أو مقعارة أو محددة فلا عليه إذا هو وصف هذه الأشياء كما تقع عليها عينه في تلك المرايا وانه لن يصحح إنسانيتنا ولن يسلم عدودنا من تلك الأدواء القاتلة الا إذا رجعنا إلى ديننا في هجره جدة الى كتاب الله وإلى سنه رسول الله فنضيف قلوبنا ونقول لنا ومشاعرنا اليئنا وندعو على طعامنا المادي والمعنوي مما نقطف من شمالها وننقدس من انوارها والا فانه خير لنا ولديننا ان نعزل انفسنا عن هذا الدين وان نردد آذبه واحكامه في كلمات ميته على افواهنا من واجب أن تصدر عن وعي أو تنبع من قلب أو تتلبس بشعور إلا الذي يمشي في ضوء النهار مغمضا عينيه خير منه هذا الذي يعرف أنه أعمى وأنه لكي يستقيم خطوه على الطريق رابد أن يتحرك بحساب وبحذر مستعينا في ذلك الوسائل أخرى غير عينيه لذين صف حسابه معهما ومسيرة المرء في الحياة بغير دين معتمدا على عبوده الذاتي مستخدما كل وسيلة متاحة له خير ممن يعيش بدين لا يلتفت إليه ولا يحفظ به موهما نفسه أنه في هذه من هذا الدين الذي أطفأ مصريحه وفي أمس من مبادئه وأحكامه التي أخمد أنفسها وتمس معالمها مع ولله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله عنوان جديد الباب الثالث مفاهيم خاطئة عن الإسلام يريدون أن يتفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره وَلَوْتَرِهَا الْتَعْفِرُونَ الآية الثانية والثلاثون من سورة التوبة نحاول في هذا المبحث من الكتاب أن نعرف بعض القضايا الاسلاميه التي كثر حولها لغط اللاغطين وهازر الهاذرين وكيد الكائدين في مجال الاستخفاف بالإسلام والتشويش عليه يريدون بهذا أن يضعوا على أعين الناس غشاوة يحجبوهم بها عن ضوء الشمس ليقودوهم إلى كل مهلكة وليدفعوهم إلى كل هاوية فكانوا بهذا أئمة ضوال يحملون أوزارهم كاملة وأوزار الذين يدلونهم فويل للذيء الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله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 ليحمدوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلوا لهم بغير علم الاساء ما يزلون ولاصحاب هذه النورات الزائفة المنحرفة عن الاسلام مقولات كثيرة تبردون بها لانفسهم أعلم من يدعوهم إلى تصحيح معتقدهم على ضوء دين الله وذلك للنظر السليم المجانب للهوى وبالنية الصادقة الطالبة للحق فتكذ هذه المقيمات المحرفة لمعها تنحصر في دعوة واحدة وهي أن الإسلام دين نبت في بيئة خاصة تضعها البغاية الجافية والجذب الممسك بكل شيء فيها وهذا يعني عند أصحاب هذه الدعوة أن دعوه دعوة إصلاحية في مثل هذه البيئة لا تجيء إلا محسوبة بحساب مكانها وزمانها وإلا انقطع بينها وبين المدعوين إليها كل سبب من شانه أن وصلهم بها أو يجمعهم عليها وعلى هذا الخاطئ بنوا قولهم بأن النجاح اللي صادفته الدعوه الإسلامية في أول امرها إنما كان لسبب ملاءمتها للحياة التي انتقت بها في الجزيرة العربية وتجاوبها معها ويقوا فيها عند حدودها ثم كان السيف بعد هذا على رقاب من لا يتعلمون في هذا الدين هكذا وبكلمة محفوظة يقارس القوم بين تعليم الإسلام وحياة البادية في جفافها ودفائها ودلبها وخشونتها وجهلها ورزائيتها التي لا تبعد الإنسانية فيها كثيرا عن عالم الحيوان الذي يعيش معها في تلك البيئة حسب تصورهم هذا الفاسد الغبي فالقرآن عندهم في أسالبه وأخيلته وأخباره وقصصه هو سورة لحياة البادية وما يدور في أخيلة القوم وما يجري في تفكيرهم وما يداعب احلامهم والتعاليم والأحكام والآداب والأخلاق التي حملها القرآن إلى العربي وما دعت إلى ضرورة الحياه هناك واقتضت خبيرها هكذا يتخرس المتخرسون ويفتر المفترون وقد كان من المستشارين بير كبير في إزاعة هذه المقولة والترويج لها بين المسلمين وغير المسلمين والتسلط بها على عقول كثير من الشباب الذين تلقوا دراستهم في الجامعات الأوروبية، وكان هؤلاء المستشارون يمثلون وجهاً بارزا من هذه العلماء الذين معنا إليهم هؤلاء الشباب. وفتني بما رأى فيهم من رهبانية ظاهرة للعلم ومن دار وجد في البحث والدرس من الآثار جدهم ودأبهم في تحقيق المخطوطات العربية وفي اطلاعهم على ذخائر لم يطلع عليها المتخصصون في الشريعة الإسلامية أو في اللغة العربية كل هذا مما دعا الشباب العرب الذين درسوا في جامعة الغرب ومعها ومعاهدها يقيم ولا أهم المطلق لهؤلاء المستشدقين خاصة وأن الكثير من هؤلاء الشبان لم يكن على حظ يذكر من علوم الشريعة أو اللغة وإن يكون نحمد لبعض المستشدقين ما قدموا للدراسات العربية من آيات قريمة وإن يبغلوا من جهود مخلصة فإن بعض منهم لم يخلص من الهوى ولم يستقم. على طريق الحق فخلط حقا بباطل وإخلاصا بها فلابس ثوب الاستشراق ظاهرا وثوب التبشير باطنا فإذا سمعنا كلمة الحق المستشدق كالفيلسوف جيم إذ يتحدث عن الإسلام فيقول الحق أن الإسلام ليس مجرد نظام من العقائد والعبادات إنه أعظم من ذلك كثيرا هو مدنية كاملة ولو بحثنا عن نفذ المقابل له لقلنا العالم المسيحي ولم نقل المسيحيه ولقلنا الصين بدل أن نقول ديانة كونفوشيوس. المرجق وجهة الإسلام للفيلسوف جيب ترجمت أبو ريده وهذا يعني كما يقول جيب أن الإسلام نظام إنساني متكامل يجمع بين العقيدة والعمل والدين والدنيا فليس الإسلام عقيدة وشريعة مدرد كلمات سماوية مقدسة يتمثلها الإنسان في خاطره ويلم بها كما يلم الوسني بقطع الأحجار التي يتخذ منها آلهة يعبدها ويرجو الخير منها ويراها رأي العين جاثمة تخفق فوقها الرياح ويصفي عليها التراب وتبول عليها الكلاب انه يزدريها ويعبدها في وقت معا الم يعبد الاعرابي الصنم ويرى ثعلبا يبول عليه ثم ينقلب من مجسمه عنده وقد غرضته حرفه الادب فلم يقدر على امساك لسانه عما دار في خاطره فيقول أرب أبوه استعلبان بوجهه لقل يلا نبالت عليه السعالب هكذا كل المعتقدات التي لا تتجاوب مع الحياة ولا تنبق المقدرة على التحرك فيها ومعايشة الناس معايشة تفتح لهم مغالق الخير وتنير لهم عالم الطريق إليه إنها تغير في واد والناس في واد أشبه بالمخلفات القرون الغابرة تفهد في المتاحف ولا يلتقي بها الناس إلا في صناديقها وتوابيتها وليس كذلك الإسلام إنه حياة تملأ قليل المسلمين وعقولهم وتقول معالم وجودهم وتنسب خيوط دنياهم وتضبط خطوات مسيرتهم في كل مبتاهم يتجهون إليه فما بلغه المسلمون من مجد وعزه، وما أقاموه من حجارة ومدانية هو مما أصابوه من أسار الإسلام فيهم وما استطاعت هماموهم أن تصل إليه من ثمرته. نقول إذا كان في المستشرقين من ينتصف للحق كالفيلسوفجي فإن منهم يتقفف كثيرا من الالتزام بما يفرضه الحق عليه ويقول أمانة العلم في فرأة ويرى متحدث ولا متأثم فهي المستشباق دين في حديثه عن القرآن وفي معرض التعريض به كرسور كامل يحكم المجتمع الذي يزين يقول ومن الخطأ الخطير ان يصدى الى القرآن اكبر القيم في بيان طبع الاسلام بوجه عام كما اننا من باب اولى لا نستطيع ان نؤسس حكمنا على الاسلام مستندين الى هذا الكتاب وحده لدى الأمة الإسلامية. المرجع العقيدة للشريعة لجولد تيهر السفحة الرابعة والاربعون لان يريد ان يقوله جولد هنا هو, هو ان القرآن ليس هو الذي حاكم المسلمين وأقام دولة الإسلام وأنه لم يستطع بأحكامه وآذبه أن يواجه الحياة الإسلامية كلها وأن يسد الحادات التي جدت في المجتمع بعد أن خرج العرب من الصحراء وأن المسلمين قد يضطر إلى أن يخرجوا عن أحكام القرآن أو أن من نصوصه على ما يتسع بحياتهم الجديدة وهو ما يقوله بلد سيعر صراحة تعقيدا على مقولاته السابقة إذ يقول وهكذا يا غير صحيح ما يقال من أن الإسلام في كل العلاقات جاء إلى العالم بطريقة كاملة بل مع العكس فإن الإسلام والقرآن لم يتمنا كل شيء وكان الإكمال نتيجة لعمل الأجيال اللاحقة ويزيد هذا القول يبيحا فيقول والقرآن نفسه لم يأتي من الأحكام إلا القليل ولا يمكن أن تكون أحكامه شاملة لهذه العلاقات غير المنتظرة كلها مما جد بعد الفتوح فقد كان القرآن مقصورا على حالات العرب السابقة ومعنيا بها بحيث لا يكفي لهذا الوضع الجديد ونقول بحضا لهذا الافتراء إن القرآن حين التقى بالعرب فقد التقى فيهم بالإنسانية كلها الإنسانية السليمه التي حفظت البداية عليها أكثر ما في الإنسان من خير فإن شرع لهم القرآن حكما فإنما يشرع للإنسانية في كل عصورها وفي أحسن وأعدل أحوالها وخلق واحد من أخلاق العرب في جزيرتهم يمكن أن تعيش به الإنسانية في أرقى المجتمعات وتنمي به كل ما تنشد في الحياة من عجة الوقية ونعني بهذا خلق الحرية التي هي ملاك أمر العربي كله حيث يرى العربي الموت دون أن يقدر جلماً الانزل على حكم احد واذا كان الاسلام قد خفف من علواء هذه النزعة فانه ابقى على اصولها ودعا الناس دميعا على قدم المساوات في الحقوق والواجبات، يستغفى هذا الحاكم والمحكوم كما دعا الناس دميعا على اختلاف علوانهم وابناسهم أمة واحدة تنسل الى ابن واحد وأنه لا فضل لأحد على أحد بلون أو جنس أو مار أو جاه أو سلطان وإنما الفضل للتقوى والأعمال الصالحة التي تعود على الناس بالخير والنفع والمجتمع الذي تحرر فيه إرادة الأفراد من كل قيد طبقي ومن أي تسلط منطلقه هو المجتمع الذي يبني الأمداد ويكلم أعلى سروح المجنية والحضارة على قواعد ثابتة من الحق والعدل والإحسان ونبع هذا لناقف وقفة قصيرة مع أمور محددة يلعب بها كثيرا أولئك الذين يتربصون بالإسلام ويكيدون لأهله فيتخذون من هذه الأمور ماده للتغرير بالشبان والتشويش عليهم واستقبالهم بهذا الضرال وهم في مرحلة لم يعرفوا فيها بعد حقائق دينهم ولم يكن لهم من تجارب الحياة ما يكون به بين السليب والسقيل من الآراء وأهم ما يشنع به هؤلاء المجلدون على الإسلام أولا الحبوب التي فرضها الإسلام عقوبة لبعض الجرائم، كقتل القاتل وقتع يد السارق وردم الزان المحصن وجلد غير المحصن ثانيا المرأة في الإسلام منها فيما يتعلق بتعدد الزوجات والترق. انتهى الشريط الثالث من كتاب الإسلام في موادات المديين والموحدين وله بقية على الشريط الوضع <تصفيق> هذه المادة يتم تحميلها من موقع شبكة الشفيف العربي <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الرابع من كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين. اولا الحدود في الإسلام الإسلام نظام حياة قبل أن يكون مجموعة من الأحكام والوصايا والأوامر والزواجر فما غاية الإسلام من رسالته في الناس إلا ليقيمهم على طريق الحق والعدل وإلا ليجمعهم على الرحمة والمودة والإخاء وأن يصل بهم إلى مواطن الأمن والسلامة وقد كان من تدبير الإسلام في هذا أن بدأ بالإنسانية في أفرادها إذ كان الأفراد هم البناء لكل مجتمع فرب الفرد هذه التربية التي تجعل منه عضوا سليما صالحا في نفسه قابلا للاجتماع مع غيره والاندماج بالجماعة دون أن يفقد شيئا من وجوده بل إن هذا الاجتماع يمنحه قوى تزيد من قوته وتضاعف من ثمرة جهده وتنمي من مداركه ومعارفه والضمير هو الإنسان مصغرا إنه تلخيص أمين للإنسان كله بخيره وشره فإذا صلح الضمير صلح الإنسان وإذا فسد لم يكن للإنسان صلاح ابدا ولهذا عني الإسلام العناية كلها بتربية هذا الضمير والتمكين له في كيان الإنسان واقامته على الصحة والسلامة حتى يكون في يقظة دائمة وفي قدرة على حراسة الإنسان من أهواء نفسه ووساوس شيطانه والضمير أشبه بحاسة من حواس الإنسان كالسمع والبصر والذوق والشم واللمس ووظيفته الإحساس بما يقع في محيطه الإنساني وتمييز الخير والشر منه ثم الاطمئنان إلى الخير والرضى والاتجاه إليه والتوجس من الشر والتأذي به والنفور منه والتجنب ولقد كشف الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه عن هذا الجهاز العجيب في الإنسان وعن قدرته على ضبط ميزان كل من الخير والشر وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب والاسم ما حاك في الصدر وتردد في النفس استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وغاية الإسلام شريعة وعقيدة هي أن يقوم هذا الضمير بمكانه الصحيح من الإنسان وأن يظل على السلامة والقدرة على أداء وظيفته في كيان الإنسان والتنبه لكل شر يرد عليه والتصدي لإغارته قبل أن ينفذ إلى صريم الإنسان ويتمكن منه ولأن هذا الضمير لا يمكن أن يكون دائما على الصحة والسلامة في كل الناس ولا في جميع أحوال الإنسان فكثير من الناس قد أصيبت ضمائرهم بافه قاتلة فلم يعد له مكان في كيانهم أو أثر في حياتهم كما أنه مع وجود هذا الضمير ومع صحته وسلامته فإن احوالا كثيرة تلم بالإنسان وتوسوس له بالسوء وتدعوه إلى الإثم ثم لا يقوى هذا الضمير على أن يحول بين الإنسان وبين اقتراف الإثم والوقوع في الشر ومن هنا كان من تدبير الإسلام مع تقديره للضمير والسلطان الوازع الذي يقوم فيه على الإنسان أن أقام مع وازع الضمير وازعا آخر هو وازع السلطان الذي يساند وازع الضمير أو يقوم مقامه عند ضعفه أو فقدانه فالناس هم الناس إن استقام بعضهم بوازع من ضميره فإن كثيرا منهم لا يستقيم به وإن استقام الإنسان في حال فإنه قد انحرف في حال أو في كثير من الأحوال ولهذا لعله اسم رجل قال حدثني زكريا بن يحيى. قال حدثني شيبان بن فروق حدثنا أبو الأشب. قال قال أبو المنهان كان رجل قد بلغ الهرم وذهب عقله ولم يكن له أحد يقوم عليه وكان له ابن يقال له تميم وإن تميم نزل به الموت فنودي أبو يا أبا تميم ألم ترى أن تميم قد مات فكأنه رجع إلى عقله فقال لو ترك شيء لفاقة لا ترك لي تميم قال حدثني عبد الله بن عمر, بن عمر البلخ حدثني حمزة بن القاسب بن حمزة العلوي قال حدثني إسحاق بن يعقوب النصري قال كان لبني العباس مولا يقال له الزرير بن عبد ربه وكان قد عمر حتى فقد ما له وولده فلم يبق له إلا ابن واحد يقال له إبراهيم قال فكان إبراهيم الذي يغذوه ويرفق به والشيخ شبيه بالوالد فرمي في جنازة ابنه إبراهيم فأخذ الجيران في مصلحة وأنه لجالس في ناحية منزله لا يحير شيئا أكبر ظنهم أنه لا يفهم شيئا فقد ابنه حتى إذا أصلحوا شأنه حملوا, حملوا سريره خرج يهدج قدام الجنازة فلما انتهوا به إلى شفير قبره ضرب يده إلى أكفانه ثم قال إني أصبر من يمشي على قدم قدات أبقى وإبراهيم في الرجم يا من لعين أباد الدهر قرتها ومن لسمع يا من لعين أباد الدهر, قرتها ومن لسمع الدهر بالصمم قالوا أطلت الأسى فاربع عليك وهل بكيت حبي ما لم أبكيه بدمي بدلت من فرح الماضي به ترحا وعاد عهد أبي إسحاقك الحلم فالله موضع ما اشكو وغايته وبالاله من الشيطان معتصم قد ذاقه من به سميت فانهملت عين النبي عليه صحه السجم فقال ما انا فيك اليوم قائله وبالإله سداد الفعل والكلم ما ضر من قال يودد وجد صاحبه وقد بقيت وجدي ليس كالامم قال وانشدر ابن الاعراب لرجل يرث ابن له وجد عليه لعمري لقد أورث قلبي حسرة ملازمة ما حجر الله راكب سأبكيك ما هبت رياح من الصبا وما طلعت شمس ولاحت كواكب لأفني عليك الدمع كي كيلا يناله سواك وإن عزت عليك المصائب حملتك يا سؤلي وجسمك للبلا على الرغم مني والدموع سواكب وأهديتما قد كنت منك أصونه إلى حفرة إني إلى الله راغب فقد قضعت آمالنا منك بعدما ظننا فأخطأتنا الظنون الكواذب وأوحشت دارا كنت أنسا, كنت أنسا لأهلها فهل أنت إن طال التوجع آيب وإني لمن يستودع الترب أوبة ترجى وقد سدت عليه المذاهب وقال آخر في ابن الله وجد عليه حبيب حل في دار اغتراب محلة غير مرجو الإياب يقول تناسه من لم يلده عجاب ما يقول من العجاب وكيف أطيق أن أنسى حبيبا يقضع ذكره برد الشراب ألا لست ناسيه ولكن سأذكره بصبر واحتساب قال حدثني أبو سعيد المازني قال حدثني الزبير بن أبي قال حدثني إسماعيل بن يعقوب التيمي قال أقبلت من عمرة المحرم فنزلت العرج فإذا أنا بشاب ميت وضبي مذبوح وفتاة عبره فقلت أيها الفتاة ما خبر هذا الشاب وهذا الضبي فقالت إن هذا ابن عمي وهو زوجي وإن نزلنا هذا الموضح مر بنا هذا الضبي فأخذه فأضجعه ليذبحه فلما أجر الشفرة على حلقه ارتكض بيديه فوخزه بقوته فقتله وإذا هي تقول يا خشف لو, لو بطل لكنه قدر يا على الإساءة ما اودى بك البطل خشف خشف بني نهد وأسرته نكل العدو إذا ما قيل من رجل أمست فتاة أمست فتاة بني نهد معطلة وبعلها بين أيدي القوم مقتتلوا, مقتتلوا كانت منيته وخزا بذي شعب فارتض لا أود فيه ولا فلل قال فلما قال فما رأيت ثلاثة نحبت مثلهم الشاب ميت والضبي مذوح والفتاة عبره قال حدثني حسن بن جهور قال مرتع بن أبي هاشمن الكوخ بالخلد والقرار فنظر فنظر إلى تلك الأثار فوقف متأملاً فقال: بنوا وقالوا لا نموت وللخراب بني البني المبني ما عاقل فيما رأيت إلى الحياة بمطمئني. قال حدثنا علي بن الحسن بن أبي مريم عن مسكين عن مزكين أبي زيد الصوفي قال كان رجل من العباد أيام الفتنة يخرج إلى المقابر والجبابين فازعًا ظل نهاره وربما بات ليله في بعض خرابات أفناء هذا الذي تدعونه الخلد أو الخلد فهو في فكرة وبكاء قال فبين أنا ذات ليلة في بعض خراباته وذاك بعدما مضى ليل طويل إذ سمعت هاتفا يحتف يقول وقف بالقصور على دجلة حزينا فقل أين أربابها وأين الملوك لات العهود ناقت المنابر غلابها تجيبك أثارهم عنهم إليك فقد مات أصحابها قال فأرعت والله وسقطت مخشيا عليه قال وانشدني أبي وللدار في أكناف دجلة منظر يدل عليه بالخيانة والغدر وبالجانب الغربي مما يلي الحما إلى الخلد فالزوراء فالخلد فالجسر منازل تقريك الشجا من عراسها وتحدوك ما لا يلبث الدمع أن يجري تنكر منها ما قد عرفته وبدلت خشوعا وصمتا بالبشاشة والبشر ركوعا على صرف الزمان وسجدا لهندية بدر وخطية سمر، فيا واثقا بالدهر غرا بصرفه رويدك إني بالأمور أخو خبري خليلي, خليلي خليلي قد رضت الزمان وراضني على عدمي طورا وطورا على يسري فإن تكن الأيام كبن مطلقا وأطلق من ضيق الزمان أخى أسري فما زالت الأيام تستدرج الفتى وتملي له من حيث يدري ولا يدري قال حدثني محمد بن قدام الجوهري قال حدثني رجل من أهل البصرة عن أبيه عن مبارك بن فضال عن علي بن عبد الله بن عباس قال دخلت على عبد الملك بن مروان في يوم من شديد البرد وإذا هو في قبة باطنها قوهي معصفر وظاهرها خزاعيره وحوله أربع كوانين قال فرأى البرد في تقف قفي فقال ما أظن يوم يومنا هذا إلا بردة قال قلت أصلح الله الأمير ما يظن أهل الشام أنه أتى عليهم يوم هو أبرد منه قال فذكر الدنيا فذمها ونال منها وقال هذا معاوية عاش أربعين سنة عشرين أميرا وعشرين خليفة هذه جثته عليها ثمامة نابتة لله در بن حنتمه ما كان أعلمه, أعلمه بالدنيا قال حدثني محمد بن قدامة عن شيخ الله أن عبد الملك بن مروان وقف على قبل ما عليه ينبوته تهتز فقال الحمد لله عشرين سنة أميرة وعشرين سنة خليفة ثم صرت إلى هذا هل الدهر والأيام إلا كما ترى رزية مال أو فراق حبيبي قال حدثنا أحمد بن جميل المروزي أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا عمر بن سعيدنا أبي حسين عن ابن سابط الجمحي أنه خرج من قنسرين وهو قافل قال فأشار, الى فأشار لي إنسان إلى قبر عبد الملك بن مروان فوقفت أنظر فمر عبادي أو عبادي فقال لما وقفت هنا ها هنا فقلت أنظر إلى قبر هذا الرجل الذي قدم علينا مكة في سلطان وام ثم عجبت إلى ما رد إليه إلى ما رد إليه فقال ألا أخبرك خبره لعلك ترهب قلت وما خبره قال هذا ملك الأرض بعث إليه ملك السماء والأرض فأخلع روحه فجاء به أهله فجعلوها هنا حتى يأتي الله يوم القيامة مع مساكين أهل دمشق قال الحسن بن عثمان سمعت لأبا العباس الوليد يقول عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال كان عبد الرحمن بن يزيد بن معوية خالى لعبد الملك بن مروان فلما مات عبد الملك وتصد الناس عن قبره وقف عليه فقال له أنت عبد الملك الذي كنت تعدني فأرجوك وتعدني فأخافك أصبحت وليس معك من ملكك غير ثوبيك وليس لك منه غير أربعة أذرع في عرض ذراعين ثم انكفى إلى أهليه فاشتهد في العبادة حتى صار أنه شن بال فدخل عليه بعض أهليه فعتبه في نفسي وإضراره بها فقال لقائله أسألك عن شيء تصدقني عنه ما بلغه علمك قال نعم قال أخبرني عن حالك التي أنت عليها أترضاها للموت قال اللهم لا قال فاعتزمت على النقال منها إلى غيرها قال ما أشجعت رأي في ذلك قال فتامن أن يتيك الموت على حالك التي أنت عليها قال اللهم لا قال فبعد الدار التي أنت فيها معتمل قال اللهم لا قال حال من أقام عليها عاقل ثم انكفى إلى مصلى قال أبو حسان فحدث بهذا الحديث القاسم محمد المعتمر الزهري قال أتدري من المعاتب له في نفسه؟ قلت لا. قال مسلمة بن عبد الملك. قال وحدثنا هاج بن عبد الم... ابن عبد الوليد الهروي. قال حدثنا أبو بكر بن عياش. حدثنا أبو اسحاق قال لما قتل عبد الملك بن, مر... لما قتل عبد الملك بن مروان مصعب بن الزبير بدير الجاثليق أقبلوا عليه قل إن سوتة دنوسيه فإذا هيثم بن الأسود فقال له كيف رأيت ما فعل الله بأهل بلدك يا هيثم؟ قال يا أمير المؤمنين خف, خف الوطأ وأقل التثريب فجاء حتى دخل القصر فيه عمر بن حريث فاخذ بيده فجعل يريه منازل الأمراء فقال له هذا منزل المغيرد بن شعب وهذا منزل زياد وكان هذا منزل سعد فانصر عبد الملك فرمى بنفسه على السرير وقال أرى كل حي يا أميم إلى بلا وكل امرئ يوما يصير إلى كان قال وحدثنا أبو بشر العجل عن هيثم النعدي عن أبي عقوب الثقفي عن عبد الملك بن عمير أن عبد الملك بن مروان استلقى على فراشه وقال اعمل على مهل فإنك ميت واكدح لنفسك أيها الإنسان فكأنما قد كان لم يكن إذ مضى وكأنما هو كائن إذا كان قال حدثني المفضل بن غسان عن أبي عن أبي السائب العبد قال أتانا صالح المري فدخل علينا فقلت من أين أقبلت يا من أين أقبلت يا أبو بشر قال أقبلت من منزل أخوض المواعظ التي صرت إليكم مررت بدار فلان فنادتني يا صالح خذ موعظتك مني فقد نزلني فلان فارتحل ونزلني فلان فارتحل ونزلني فلان فارتحل ومرت بدار فلان فنادتني يا صالح خذ موعظتك مني نزلني فارتاح ونزلني فلان فارتاح فجعل يعدد الدور داراً داراً حتى وصل إلينا قال حدثنا أبو حفص العمر قال قرأت على قصر إلى جانب العقيق مكتوب كم قد توارث, توارث هذا القصر من ملك فمات والوارث الباقي على الأثر قال حدثني عبد العظيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن جشم مولى عبد الله بن عامر قال حدثني أبي قال سمعت صالحا المري يقول دخلت دار المو الموريان خراب فقلت يا دار ما فعل أهلك فإذا أنا أبو منادي ينادي من أقصى الدار قف يرحمك الله يا صالح هذا سخط مخلوق على مخلوق فكيف سخط الخالق على المخلوق لا إله إلا الله قال وحدثنا خالد نخداج حدثنا قال سمعت صالح المري أو حدثت عنه قال دخلت دار المرياني فأخرجت منها فاستخرجت منها ثلاث آيات فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم ولقد تركناها آية فهل ممدكر فخرج علي أسود من ناحية الدار فقال يا أبا بشر هذه سخطة مخلوق فكيف سخط الخالق قال وحدثني محمد بن الحسين. قال حدثني قال بن خداش قال حدثني بعض ملوك البصرة قال رفع الموريان أحد رجليه على الأخرى فقال تاز شاه شاه أزين تيكي قال واي واي من الخير فما أمس يومئذ حتى بعث الخليفة إليه فجلسه ثم قتله وهدم داره وأخذ ماله قال حدثني من سمع لي بن الجعد يقول وأخبرني من رأى أبا جعفر المنصور يطوف بالكعب وضيع يده على أبي أيوب الموريان وهو يقول اللهم ادفع لي خليفتك عن نفس سليمان المكروه ثم لم يلبث أن فعل به ما فعل قال حدثني محمد بن حسين قال حدثني أبو عمر العمر قال حدثني أبو اسمعيل عبد الرحمن بن الصعصاحة البجل العبي عن مهدية التميمية مرأة من بن العنبر كان لها بنون وإخوة فماتوا وبقي لها ابن واحد فمات فأنشأت تقول أم جاب المكارم عد إلينا لأن نشفي برؤيتك الغليلة كأنك لم تقل للركب سير ولم ترحل عذاقرة ذمولة قال ثم حدثتنا ساعة ثم تبسمت فقالت لها المرأة من هن أتضحكين وأنت حرا ثكلا قد ثقلت من جابة أجنون من اعتراك أم فند أم ماذا دهاك فبكت ثم قالت لا وأبيك ولكن الشر لا يجد لي مزيدا قال حدثني أبو يوسف يعقوب بن عبيت حدثنا أسحاق بن بشر القرشي قال حدثني عبد الله بن زياد المدني عن بعض من قرأ الكتب أن ذا القرنين لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها بلغ أرض بابل مرض مرضا شديدا أشفق من مرضها أن يموت بعدما دوخ البلاد وحواها واستعبد الرجال وجمع الأموال ونزل أرض بابل دعا كاتبه فقال خفف علي المؤن بكتاب تكتبه إلى أمي تعزيها بي واستعم بعض علماء فارس ثم, قرأ ثم قرأه عليه فكتب الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من الإسكندر قال عبد الله بن زياد هو وهو باني الإسكندرية وباسمه سميت الإسكندرية والإسكندراني فكتب من الإسكندر ابن قيس رفيق أهل الأرض بجسده قريلا ورفيق أهل السماء بروحه طويلا إلى أمه رومية ذات الصفة التي لم تمتع بثمرتها في دار القرب وهي مجاورته عما قليل في دار البعد يا أمتاه يا ذات الحلم ويذات الحلم أسألك برحمي وودي وود وولذتك اياي هل وجدت لشيء قرارا ثابتا أو خيالا دائما ألم تر إلى الشجره كيف تنظر أغصانها ويخرج ثمرها وتلتف أوراقها ثم لا يلبث الغصن أن يتهشم والثمرة أن تتساقط والورق أن يتناثر ألم تر النبت الأزهر يصبح نظيرا ويمسي هشيمة ألم تر إلى النهار المضيء كيف يخلفه الليل المظلم ألم تر إلى القمر كيف يغشاه الكسوف ألم تر إلى شهب النار الموقدة ما أسرع ما تخمد أو تخمد ألم تر إلى عذاب الماء المياه الصافية إلى عذاب المياه الصافية ما أسرعها إلى البحور المتغيرة ألم تر إلى هذا الخلق كيف يتعيش في الدنيا وقد امتلأت منه الآفاق واستعلت به الأعماق ولهت به الأبصار والقلوب إنما هو شيئان إما مولود وإما نبت وكلاهما مقرون به الفناء ألم ترى أنه قيل لأهل هذه الدار روحي بأهلك فإنك لس لهم بدار يا واردة الموت ويا موروثة الأحزان ويا مفرقة بين الأحباب ومخربة العمران ألم ترى أن كل مخلوق يجري على ما لا يدري وأن كل مستيقن منهم غير راض بما هو فيه وذلك أنه متروك لغير قرار وهل رأيت يا أمتاه إن كان أحد بالبكاء حقيقا فلتبكي السماوات على نجومها ولتبكي البحار على مائها وليبكي الجو على طائره ولتبكي الأرض على أولادها والنبت الذي يخرج منها وليبكي الإنسان على نفسه الذي يموت في كل ساعة وعند كل طرفة, عند كل طرفة وفي كل هم وقول وفعل بل على ما يبكي الباكي لفقد ما فقد أكان قبل فراقه آمنا لذلك من فقده أم هو لما بقي باق له لبكائه والحزن عليه أو هو باق بعده؟ فإن لم يكن هذا ولا ولا هذا فليس للباك على ذلك دليل متبع ولا قائد. أنا لا بد من قيام واجع عام من خارجك يمسك بتلابيب من يفلت من رقابة الضمير وأخذه بالعقاب المناسب الرادع وبهذا تكمن الرقابة على الإنسان. وتغفل الدائرة التي يمكن أن ينفذ منها إلى البغي والعجوان ومقارفة الآسام لهذا يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ذلك أن سلطان السلطان قائم في مواجهة الناس إذا أمسك بمن يخرج على سلطانه أوقع العقاب الرضيع في الحال أما سلطان الضمير فهو سلطان غيبي لا يراه إلا الذين يؤمنون بالله وبالحساب والجزاء في الآخرة وعقابهم مؤجل لا يخشاه إلا كمل إيمانهم بالله وعقام بالجزاء الأخروي حتى يكون رائبا حاضرا بين أيديهم والوازع المادي بالحدود التي فرضها الإسلام وازع حكيم ورحيم معا يقوم سلطانه على هاتف على هاتين الدعامتين معا الحكمة والرحمة فبالحكمة ضبط ميزان العقاب ضبط ميزان العقاب فجعل لكل درم القدر الذي يناسبه من العقاب بلا مبالغة ولا تقصير وذلك ليكون للعقوبة آثارها في ردع المذنب وزجر من تحدثه نفسه بالذنب وفي ذلك حماية للمذنب نفسه من أن يعاود الذنب ويصبح داء متمكنا منه كما أنه حماية للمجتمع من إشاعة الجرائم وتكاثرها وتوالدها إذا لم تغلق أبوابها بهذا الزجر الرادع وبالحكمة وبالرحمة درأ الإسلام الحدود بالشبهات فحيث لاحت لولي الأمر شبهة تدخل على أي ركن من أركان الجريمة دفع الحد عن المتهم بها وأخذه بالعفو أو التعزير. حسب ما تدل عليه ذلالة الحال من أمر هذا المتهم والإسلام بهذا قد سرق أحد قوانين العالم الوضعية التي تفسر الشكل صالح المتهم يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه إدراء الحدود بالشبهات ويعلق ابن تيمية على الحديث الشريف بقوله إن إقامة الحدود من رحمة الله بعباده يكون الوالي شديدا في إقامة الحد لا تأخذه رحمة في دين الله فيعطله ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس على المنكرات لإشفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق فهو بمنزلة الوالد إذا أدب ولده فإنه إن كف عن تأذير ولده يفسد الولد وإنما يؤديه رحمة به وإصلاحا لحاله المرجع السياسة الشرعية الصفحة السادسة والأربعون ومما يجب أن يذكر هنا هو أن الإسلام إنما نصب هذه الحدود التي نصبها رعاية للشعور العام وحفظا للموت الجماعة من أن ينتهك أو يمتهم بالخروج السافر عليه وبارتكابه الآثام جهرة في تحد واستخفاف بشعور المجتمع ومن أدل هذا فقد دعا الإسلام لهذه المنترات عقوبتين عقوبات دنيوية هي حق الجماعة على من اعتدى عليها وهتك سترها واستراح حياءها وخرق ناموشها وعقوبة دينية يتولىها الله سبحانه وتعالى فإن شاء عقب وإن شاء يقول النبي صلى الله عليه عليه اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم بها فليستر بستر الله وليتب إلى الله فإن من بين لنا صفحته نقم عليه كتاب الله هذا وقد اتهم المضللون أعداء الإسلام بأنه دين بلاوة ووحشية لا يصلح أن يكون نظاما تعيش عليه الجماعات الإنسانية متحضرة ومن حجدهم على هذا تلك الحدود التي فرضها الإسلام لجرائم القتل والسرقة والزنا وشرب الخمر وهم يشنعون على هذه العقوبات من حيث مقدارها ونوعها وأسلوب تنفيذها وهنا نحن أولئي نعرض في إجاز هذه الحدود واحدا واحدا أولا القتل فقتل القاتل عمدا هو عند أعداء الإسلام عمل فيه قسوة شنيعة على الإنسان وإنك لتراهم يحيلون الأمر هنا إلى عمليات حسابية في مجال الإنتاج المادي وفي باب الربح والخسارة لا يحودهم هذا إلى أكثر من النظر إلى قطعان الحيوان التي تعيش معهم فإذا نطح حيوان حيوانا فقتله لم يكن من الحكمة عندهم ولا من الخير لهم أن يضعف الخسارة بقتل الحيوان الذي قتل غيره وإن اقسى ما يفرض عليه هو أن يعزل عن بقية الحيوانات حماية لها من بصه وشراسته إنهم يسوسون القطيع الحيوانية بهذه السياسة فليما لا يساس بها الانسان انه وما ذوق قتل انسان بانسان وقد مات الميت فليحيا الحي ولكن حساب الاسلام غير هذا الحساب انه حساب يقوم على الحكمه والحق والعدل والاحسان وهذا ما يشير اليه جل وعلا ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون بعد ال من فالقصص في الإسلام وقتل القاتل حياة للإنسانية ويبقاء عليها وحراسة قائمة على رؤوس البغات والمعتدين ومن تحدثهم أنفسهم بالبغي والعدوان إن سلطان القانون لو تمكن بسلطانه أن يترصد كل قاتل وأن يمسك به دون أن يدخل عليه شعور دون أن يدخل عليه شعورا بأنه قد يفلت وأن ينجو بفعلته فلا يراه أحد أو أنه إذا أخذ لم ينجو من القتل إنه لو أمكن ذلك لما أقدنا قاتل على القتل ولعمل ألف حساب وحساب قبل أن يفعل فعلته ولكن القانون الوضعية مهما يكن من الاحكام والضبط لا يمكن أن يقضي على جريمة القتل حيث تنزع بعض النفوس إلى البغي والعدوان وحيث يوسوس لها الهوى الغالبة أنها تستطيع أن تفلت من رقابة هذا القانون وأن تخلص من يده إذا هي أمسكت بصاحبها بسبب أو بآخر فماذا ينكر منكرون من, من أمر هذا الحكم الإسلامي في قتل القاتل إن كثيرا من دول الغرب التي كانت قد حرمت الإعدام وقتل القاتل قد عادت اليوم لتأخذ به بعد أن تفشت فيها درائم القتل وأصبح إزهاق الأرواح عملية يمارسها الناس باستخفاف ولئوها الأسباب والله سبحانه وتعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين الآية الواحدة والخمسون بعد المائتين من سورة البقرة ثانيا السرقة وفي السرقة يرى أعداء الإسلام أن قطع يد السارخ عقوبة بربرية وحشية تصم الإسلام وتدينه وتضعه في قفص الاتهام أمام محكمة المدنية والحضارة وقدر هؤلاء فيما قدروا أن الحياة ستشهد المجتمع الذي تنظفه هذه العقوبة وقد تحولت فيه الإنسانية إلى مخلوقات شائهة بهذه الأيد المقطعة التي زايلت أماكنها من الناس كما وقع في حسابهم أنه لو قطع من تضمهم السجون من السارقين لكانوا أعدادا كثيرة من المشوهين الذين تتأذى بهم العيون وتألم لهم الضمائر وتقل بهم الأيد العاملة في المجتمع ولا شك أن هذا حساب خاطئ قائم على نظرة غافلة أو جاهلة أو مغرضة. فلو أنه اقيم حد السرقة على الوجه الذي شرعه الإسلام، لما كان في الناس هذا العدد الذي يحترف السرقة، مستخفا بعقوبة السجن، إذا هو ضبط متلبسا بما سرق، وما أكثر الذين سرقوا وحبسوا، ثم سرقوا وحبسوا مرات كثيرة دون أن يكون في السجن مزدجر له. وننذهب بعيدا فنروي عن التاريخ وننقل ما سجل صحف الإسلام الأولى عن أثر هذه العقوبة التي فرضها الإسلام على السارق وحسبنا أن نشير إلى الجزيرة العربية الآن وهي تقيم حد الشريعة على السارق وتقطع يده وكيف قضت هذه العقوبة على جرائم السارقة قضاءا تاما وأقامت أعراب الباذية وهم أجراء من العقبان وأشرس من النسور أقامتهم على سواء السبيل فلا تمتد يد أحدهم إلى ما ليس له ولو ما تدوعا ولو كان ما بين يديه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ملقاة في العراء لا حارس لها ولا رقيب عليها هذا وليس ذلك التغليد في عقوبة السارقة قسوة من الإسلام ولا سخفافا بالإنسان أو استرخاصا لوجوده بل هو في حقيقته تكريم للإنسان للسارق والمسروق معا ففي هذه العقوبة الراصضة دعوة لمن تحدثه نفسه بالسرقه أن يصرف نفسه عن هذا المورد الذي لا يليق بكرامه الإنسان ولا ترضاه موءة الحر الأبي وأن عليه أن يلتمس أسباب الرزق بالعمل وأن يأكل من سعيه وعمل يده وان يكون أسدا يقتنص فريسته وأن لا يكون كلبا أو ذبابا يسقط على فضلات الطعام ويقع على الجيف كما أن في هذه العقوبة تكريما للعامل وحماية لثمره عمله من أن تكون لقمة سائغة لأيدي الذين لا يعملون من ساقط الهمم وخائر العزائم فسرقة اعتداء خفي على حرمة الإنسان واستباحة لماله الذي هو بمنزلة النفس عند صاحبه وأنه إذا كانت المدنيات الغربية قد استخفت بهذه الجريمة حتى مارس السرقة الأمم والشعوب فإن الإسلام الذي يحترم الإنسان من حيث هو إنسان ويرعى حروماته في دمه وماله وعرضه كما يقول نبي الإسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فإن الإسلام لا يستخف بهذه الجريمة بل يضعها بموضعها بين الجرائم الغليظة ولا تأخذه رحمة في من لا يرحم أخاه الإنسان فيأخذ سمرة عمله ويحرمه نتاج كده وجهده ثم إن السرقة لا تعتبر في الإسلام سرقة تنطلب قامة الحد وقطع اليد إلا إذا كان المسروق شيئا ذا قيمة معتبرة في حياة الناس وذا أثر في موقع النفع عندهم وقد كان يقدر ذلك في عهد الله صلى الله عليه وسلم بربع دينار وهذا النصاب يقدر في كل عصر بحسب قوته الشرائية فربع دينار في عهد النبوة قد يعدل دينارا أو أكثر أو أقل في عصر آخر كذلك لا تعتبر السرقة سرقة موجبة للقطع إلا إذا كان المسروق ملاً محروزاً كأن يكون في جيب صاحبه أو في مكار غير مطوق للناس في بيته أو في محل تجارته أو صناعته فالثمر الذي يكون في الشداري وفي العراء بلا حائط والماشية التي راعي لها والمال الذي يضعه صاحبه على الطريق من غير حارس يحرسه كل هذا ونحوه لا يقام على سارقه حد ولكن يعذر ويضاعف ويضاعف عليه الغرم. كذلك ما أخذ بالفامي من ثمر على شجر وأوكله ولم يحمل منه شيء فإنه لا قطع فيه ولا تعذير. ومثله السرقة في أوقات المداعات ليس فيها قطع وإنما فيها التعذير. فهل بعد هذا يسمح عاقل لعقله أن يهذي ويلقي التهم على الإسلام جزافا فيما فرض من عقوبة على السلقة بعد أن أقامها على هذا الميزان الحكيم الذي لا تأتي الأيام أبدا بما هو أعدل وأحكم منه ثالثا الزنا وهذه الجريمة ينكرها الناس جميعا وتنكرها كذلك المدنية الغربية جهرا وترضى عنها سرا وقد أنكرها الإسلام سرا وجهرا ودعل سرها عنده كالجهر بها في اعتبارها عدوانا على حدود الله واستباحة لحرمته ولكنه على الحد الذي أودب إقامته على الزنات عقوبة دنيوية وذلك للتشنيع على هذه الفاحشة ونكالا بالذين يخرجون على المجتمع هذا الخروج السافر بلا حياء واستحياء. أما العقاب لمن يأتي هذه الجريمة سرا فهو إلى الله تعالى يوم القيامة إن شاء عفا رحمة وفضلا وإن شاء عاقب حقا وعدلا. ومن جهة أخرى فإن إباحة زنا في مجتمع أو تفشيه بين أفراده دون أن يقره ضمير المجتمع أو يتأذى به شعوره. كان معنى ذلك ضياع الأنساب وانقطاع صله الأبناء بأبائهم وحل روابط الأسرة التي يقوم بناؤها على صله الدم بين أفرادها وكان من نتائج ذلك تصدع المجتمع وانهيار بنيانه حيث تموت فيه دواعي العمل للحاضر والمستقبل من خلال تلك العاطفة الأبوية التي تلح على الكائن الحي أن يعمل من أجل صغاره الذين يرى فيه وجوده فكيف بالإنسان وما خلق الله تعالى فيه من عقل وإرادة من أجل هذا كان ذلك التشريع الإسلامي الذي يحمي به مجتمع المسلمين من الانهيار والحضار إلى عالم دون عالم الحيوان حيث أن كثيرا من الحيوانات يقوم تصال ذكر فيها بالأنسى على حماية أنساه من أن يتصل بها غيره من جنسه وقد فرق الإسلام في حد الزنا بين المحصن وغير المحصن فالمحصن أي المتزوج من الرجال والنساء حده الرجم أما غير المحصن ذكرا كان أو أنسى فحده الجلد مئة جلدة فإذا توافرت أركان الجريمة وثبت ثبوتا قاطعا بشهادة أربعة شهود على أنهم رأوا من الزانيين ما يكون من الاتصال بين الزوج وزوجه أو كان ذلك بإقرار الزاني على نفسه طائعا مختارا يريد أن يطهر بالرجم أو الجلد من هذا الإثم على أن يراجع في هذا الإقرار حتى يتكرر منه الإقرار أربع مرات إذا توافرت أركان الجريمة وثبتت هذا الثبوت البينا القاطع دون شبهة وجب إقامة الحد رجما أو جلدا كما أنه لا يقام الحد على المقر إذا هو عدل عن إقراره فإذا أقيم الحد رجما أو جلدا وجب أن يكون علنا وأن يشهده طائفة من المؤمنين حتى تقع العبرة والعظة بما تحدث هذه العقوبة وهذا الفطف العلني على رؤوس الأشهاد من آثار نفسية زاجرة لمن تحدثه نفسه أن يقارف هذا المنكر وأن يعرض نفسه لمثل هذا الموقف وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رفعة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر والشهاد عذاب فمن كلمة واحدة في عقيدة المسلمين إلا وأسسها كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله وروح الإسلام الصحيح وقلب كل فقرة من فقراتها مشاة فلن ترى إلا حقيقة إسلامية أمر بها الإسلام ونادى بها دين. ونتب إليه القرآن الكريم وحد عليها رسوله صلى الله عليه وسلم وموطن العبارة في هذه العقيدة إن الأستاذ أرني سرهان استطاع بدقة بحثه والصفاء فكرته أن يصور الإخوان المسلمين أن يفهمهم ويفهم أنهم الإسلام ولإسلام يوحده على بعض الشقة وانقطاع والصلاة فيما بيننا وبينه على حين يذن بعض الناس يطنون بالإخوان المسلمين ويتساءلون عن ما هي منهاجهم وكننات مقاصدهم ويتشككون في عقيدتهم ومسالكهم يا ابناء امتنا العزيزه علينا المحببه الينا نحن مسلمون وكفى ومن هاجرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى وعقيدتنا مستمده من كتاب الله وسنه رسوله وكفى فان لم يعجبكم قولنا فخذوا باقوال الاجانب عنا ومن لا يمتون بصله الينا اننا لنرى مسويغا للتشكوك في الاخوان المسلمين بعد وضوح امرهم ونصعه عقيدتهم الا امرين ثالث لهما إما أن هذا المتشكك لم يدرس الإسلام دراسة صحيحة تمكنه من تشرب روحه وإدراك مراميه ومقاصده، فهو يرى في مقاصد الأخوان ما يخرج عن روح الإسلام، لأنه لم يعرف من هذا الروح إلا دالة ضيقة لا تسمن ولا تغني من جوع. وإما أن يكون هذا المتشكك مريض القلب سيئاً غير سليم القلب، فهو يتغوى يتجن ويتلمس البراء العيب وكل الأمرين وبار عن صاحبه وهلاك للمتصف به. ثانياً. هذا المنحج قد استطاع به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون دينا وأمة ودولة أي وربي إنه الحق فهو الإسلام أفضل الدين وأتموها وخير الشلاع وأمها والدين الذي يشبع نهم الإنسانية الروحي ويغفر لها ما تصب إليه من راحات الضمير وسعادة النفس وهو الإسلام أقوى راودة سنزربة أواصل الحب في نفس الأمة وتقوي على أيقل ويأم بين الشعوب وتسير بالعالم سيرا حثيثا في طريق الوحدة العامة التي هي أسمى من المصلحين والحكماء واساس خير البشرية وهو الإسلام الذي يقيم الدولة على أصول العدل ويبني الحكم على قواعد تقرير الحقوق ويعطي كل ذي حق حقه من طبقات الأمة لا مغبون ولا مهدوم ولا مدوم فما أجل أن يذرك حقيقة الإسلام من لم يتشرف بعد بهدايته وأجل منه أن يذيع هذه الأراءة في روعة القمر ووضوح الصباح والعبرة في هذا أن يسمع زعماء الشعوب الشرقية الذين أرادوا أو يريدون أن يتلمسوا لأمامهم منهجا أوفى من الإسلام ليشيدوا عليه نادة ويكونوا به الدين والأمة والدولة ثالثا لا نجاح للمسلمين اليوم إلا باتباع نفس السبيل التي سلكها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه ذلك رأى الفيلسوف رنان وهو ما سبقه به ذلك الإمام الإسلامي الكبير الذي قال من قبل إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما سلح به أولها وقد يدت ذلك تجرب وأكدت الحوادث فمنذ فارقت الأم الشرقية تعليم الإسلام وحاولت استبدال غيرها بها توهمت فيه صلاح مرها وهي تتخبط في دياجر الحياة وتقاسي مرارة تجرب الفشل، وتؤدي ثمن هذا الانحراف غريم من كرامتها وأخلاقها وعزاتها ومرافقها والعجب أنه إلى هذا الحين لم ينتبه كثير من الشعوب الشرقية إلى هذه الحقيقة الناسعة فصارت تندفع في طريق البعد الروح الإسلامي وتعاليم الإسلام غير متعدة بهذه النكبات التي تتوالى على رأس الشرق كل يوم إن عدة الشرق خلق وإيمان فإذا فقدهما فقد كل شيء وإذا عاد إليهما عاد إليه كل شيء واندحرت من الخلق المتين وأمام الإيمان واليقين قوات الظالمين فليجتهد زعماء الشاق في تقوية روحه وإعادة ما فقد من أخلاقه فذلك هو السبيل الوحيد للنهوض الصحيح، ولن يجد ذلك إلا إذا عادوا واستفسكوا الإسلام واستفسكوا بتعليم الإسلام الرابعا تحقيق هذا المنهج على الحالات التي عليها المسلمون اليوم يرى السدرنان تحقيق ذلك بعيدا لأنه يعلم الهوات التي أوجدتها الحوادث السياسية والاجتماعية بين المسلمين ودينهم ويعلم الوسائل الذاتية الفعالة التي استخدمها خصوم الإسلام في إبعاد المسلمين عن الإسلام في الأسر الحديث ويعلم أن المسلمين أنفسهم صاروا لأن حرب على دينهم يقسلون سيفهم بيدهم ويسلمون المدية لمن يريد أن يذبحهم باختيارهم ويتصدعون بالهدم مع من يهتمون دينهم وهو معقد أنظمتهم وأساس قواتهم والأخوان المسلمون يعتقدون هذا ويرونه كما يراه الأستاذ وما تصور حين حب العمل أنهم سيسيرون في سبيل هينة اللينح، بل علِموا ما ينتظرهم من عقبات، فأعدوا لذلك أنفسهم وأموالهم وإيمانهم وعقيدتهم، وانتظر وعد الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا ينصرنا الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. خامسا ليس معنى هذا القعود عن العمل، أجل، أجل، فلن تزيد العقبات إلا ولن تزيدنا المصاعب إلا مدين في سبيل الجهاد ونحن نقرأ قول الله تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فهي أيها الأخوان المسلمون فإن النصر مع الصبر ونجاة مع الثبات والعاقبة للمتقين ولكم كان الأستاذ دقيقا حين رأى أن عقدة الأخوان المسلمين عميقة المبحث والقصد وحين يرى أنها وإن زيد فيها ما يناسب روح العصر فهي مقيدة بروح الإسلام وهكذا الإسلام تنتظم روحه العصور الأجمع وتشمل الدنيا وما فيها وهكذا الإخوان المسلمون قد استطاعوا أن يستمدوا من روح الإسلام ما يوافق روح العصر ويسور من الناس كاملة هيبدو فيها الروحان جميعا ولكن نتمنى أن يكون فينا من ينذروا إلى عقدتنا تلك النظر الفاحصة ليخرجوا بعدها بمثل هذا الحكم السديد وأما بعد فإننا نشكر للصديق الكبير أن نستهنان إنصافه ونشكر لصديقنا للصديق عزت رقيق خطابه وجميل تأثيره إلى عقدتنا الخالص الإسلامي والشرق ونسأل الله التوفيق والسداد تأجيل مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين الدورة الثالثة مقدمة وكان من المعتاد أن ينعقد مجلس الشورى العام للإخوان في أيام عيد الفطر المبارك ولكن لظروف طريقة رأى مكتب الإرشاد تأجيل عقاده لوقت آخر ونشر جريدة الإخوان هذا التأجيل بهذه الكلمة كان من المقرر أن يعقد مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين جلسته الثالثة في اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك سنة 1353 وقد وجهت الدعوة لحضرات الإخوان بالبحر الصغير ومن حضرات الإخوان بالإسماعيلية إلى المكتب راجع أن يدعو حضرات الأعداء إلى اجتماع بالإسماعيلية أو بأحدد دوائر البحر الصغير كما كان الإخوان في القاهرة على استعداد عقده بها كذلك والظروف خاصة رأى مكتب الإرشاد العام تأجيل الإنقاذ إلى فرصة أخرى يختار بها حضرات الأهداء فيما بعد وسيعقد المجلس جلسات تمهيدية للبحث في شؤون الجماعات العامة في أثناء عطلة عيد الفتر بداره القاهرة في الساعة الثامنة إلى الحالية عشرة مساء من مساء اليوم الثاني والثالث والرابع من عيد الفتر يحضرها كل من يزر القاهرة من الأخوان والله نسأل أن يلهم الجمعية ما فيه خير الإسلام والمسلمين وهذا هو نص دعوة إخوان الإسماعيلية نزون على إرادته مشفوعة بشكل المكتب. وجميل تقديره لعواطفهم. كاتم السر محمد أسعد الحكيم دعوة الاجتماع مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين بالإسماعيلية ولما حل موعد عقد المجلس الشورى العام في دورته الثالثة وجه الإخوان بالإسماعيلية هذا الخطاب للمرشد العام حدرت صاحب الفضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ حسن البنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لنا عظيم الشرف بان وجه الدعوه هذا العمل اجتماع الاخوان المسلمين في الاسماعيليه حيث ان الاسماعيليه هي منبع الدعوه واساس الفكرات الساميه وأول غرس ايناع واثمر وتقع في مكان يتوسط فروع الجمعية وبذلك يكون اجتماعا عما نتعارف فيه باخواننا الذين نتمتع برؤيتهم الآن والذين نحن في شغف كبير إليهم والاخوان هنا ينتظرون بلهف شديد تحقيق هذه الأمنية وهم على أتم الاستعداد لملاقات إخوانهم وتمهيد سبيل الراحات التامة طوال مدة زيارتهم فيحب ذل أقرارتم هذه الدعوة وجهت إلى حضرات إخواني الكرام في بذلك فخرا كبيرا وشرفا عظيما وحفا في الانتظار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكرتير الجمعية عبد الرحمن محمد حسب الله وقد حدث بعد ذلك ما دعا إلى انتقال إدارة الجريدة والمتبعة إلى دار أخرى فكتبت مجلة الإخوان اخترا بذلك بهذا العنوان من الإدارة 1- انتقل عنون الجريدة من إدارة القديمة إلى حالة نافع رقم 30 عبد عبداللبيك بالسروجية بالقاهرة فالمرر أن تكون المكاتبات جميعها بهذا العنوان 2- انتقلت مدبعة الإخوان بمقرها القديم إلى عطفه الرسم رقم 7 بالغوريه بجوار مسجد الكفوكهان بالقاهرة 3- كان هذا الانتقار للمتبعات الجريدة سببا في احتجاج الجريدة في هذه المدة فنعتدر إلى حضرات القراء ونسأل الله أن يعيننا على ما نحن يسدده حتى تسلك الجريدة سبيلها في خدمة الغرض الأسمى الذي وقفت نفسها لا تحقيقه، وسوف لا يؤثر هذا الاحتجاب في حساب حضرات المشتركين الذي تحسب الإدارة اشتراكهم العدد لها بالشهور أربع تر إدارة حضارات متعهدي توزيع موافته بالمبلغ متأخرة على حضرتهم. فهم علم الناس بالظروف التي دعوا الاسرع في ذلك ولهم من غيرتهم ما يريحون من عنائل الحاح ولا سي حضرات المتعاهدين في الخارج الذين نحلسوا كل الحرص على حب السرعة بهم ودوام المودة لهم ولا نحب أن نلجأ معهم إلى غير الوسائل التي عليها الأخوة الإسلامية من التذكير لهم والأمر منهم 5- تر لدارة حضرات المتعاهدين توزيع موافاتها بالمطلوب لهم قبل يوم الاثنين من كل أسبوع حيث تتمكن من موفاتهم فيما يطلبون كما ترجم موفاتها مع هذا ببعيان بقية العدد القديم قبل أن يرسل الجديد ستة نعتمد طلبات حضرات متعاهدي التوزيع ما لم تكن مسحوبة متأمين يبلغ قيمة العدد المطلوبة الأسبوعية على الأقل وتقبل الإدارة المرتجعة من العدد المطلوبة سبعة لعزل قلم التحرير يذكر حضرات الكتاب الكرم من مراعاة الاختصار وتخرج الحديث ووضع الخط ولكتابة على وجه واحد من الصحيفة وإرسال الكتابة مبكرة والله ولي التوفيق مجلس الشورى للإخوان المسلمين في انعقاده الثالث بالقاهرة وهو المؤتمر الثالث للإخوان وقد رأى مكتب الإرشاد أن يكون انعقاد مجلس الشورى في عطلة عيد الأضحى بالقاهرة واجهت دعوة للإخوان وكان مؤتمرا حافلا ودعت فيه عدة قواعد ولوائح وألقى فيه المرشد العام كلمة الافتتاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لمغلق والخاتم لما سبق والهادي إلى سيرته المستقيم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق. أيها الإخوار الكرام إنها لنعمة كبرى وسعادة تسمع للوسف التعبير أن يجتمع إخوان متحبون في الله تبارك وتعالى من بلدان مختلفة وأماكن وتباعدة في سعيد واحد لا يجمعهم رحم واشلة ولا تضمهم قرابه وسلة ولا يؤلف بينهم نسب وسهلة. ولا توحد صفوفهم مصلحة مادية أو غايات دنيوية إنما هو الحب في الله والاجتماع عليه والعمل له والاستجابة لدعوته فاستبشروا أيها الإخوان فإن أرجو أن نكون إن شاء الله تعالى ممن يستجيبون لذاء الله يوم يدعو دعيا أين المتحاربون فيه أين المتزاورون فيه أين المتشادسون فيه اليوم أظلهم بجلالي يوم لا ظل إلا ذلك لقد أجبتم الدعوة وسارعتم في التلبية واجتمعتم هذا الاجتماع الرائع على نرى أن الدعوات تذهب هباء، والاجتماعات تكرر مرارا، ثم لا يجدي ذلك شيئا لفرقة القلوب واختلاف الأهواء، قد أثبتتم بذلك وحدة قلوبكم وأتلاف أرواحكم، ومتانة رابطتكم حرص الله، وجعلها خالصة لوجهه خريدة في سبيله، وقد فكرت أن أشكركم فذكرت أن الدعوات من الله، ولا هو ما أنا فيها إلا جندي مثلكم، دعيت فأجبت، فوكلت شكركم وحسن ما من الله الذي نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين أيها الأخوان الكرام الغاية من اجتماعنا هذا التفكير في وسائل عملية النجعة التي يجب أن يقوم بها رجال فكرة الإخوان المسلمين للوصول إلى غايتهم القدسية النبية وإني لقوي العمل بأن يكون لهذا الاجتماع أثره المحمود إن شاء الله تعالى في تحقيق هذه الغاية وهو يدم خيرات المخلصين ومفكرين من رجال جمعية الإخوان المسلمين فعلم أيها الأحباب أن اجتماعكم هذا أمر له ما بعده وهو أساس عظيم في بناء دعوتنا فأحب أن تكون مناقشات على هذه الأصول اولا نخلص دماغيرا لله ونسلهم الله الرشد بقلوب صادقة توجه فإن الأمر كله لله وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ثانيا أن نذكر أصول المناقشة في والهدوء والعذو والإجاز وترك حرية للقائل حتى يفي موضوع فلا يقطع، وترك الجدل في جزئيات لقرر كل رأيه ويدل عليه بما يرى من الأدلة وفي ذلك ما يكفيه عند هدم رأي أخيه ثالثا طول التفكير والآنات وزن الأقوال وزن دقيقا والصراحة التامة في إبداء الرأي فإننا جميعا نتلمس الخير ونسأل الله أن يوفقنا إليه والله حسبنا ونعم الوكيل واعلموا أيها الإخوان أن الإسلام الوطن الإسلامي العام يدعوكم لإنقاذه أنتم يا من اشتغلتم بوسائل هذا الإنقاذ العالمية منذ سبع سنوات دائبة كل يوم كان الناس جميعا لا يؤمنون بخطتكم وههم أولاء اليوم يعودون إليها تباعا جملة بعد جملة ويجزمون بأنها هي السبيل الوحيد لإنقاذ الأمة أيها الإخوان الكرام الساعة تستدعي فيكم مجهودا وعملا وسعملوا إن شاء الله وقد وقتتوا العزم على العمل وتضحية في سبيله فمن شاء يكون منكم معي وليتحمل في هذا السبيل ما يتحمل فليتقدم ومن علم من نفسه الضعف عن تحمل تضحية في سبيل الواجب فليتأخر حتى نعلم كم نحن فنحدد جهودنا بقدرنا ولله الأمر من قبل ومن بعد ولا يتوسط أحدا في الإجابة فإن الله لا يكلف نفسنا إلا وسعها بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسير الله وعملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم القرارات أولا مكتب الإرشاد العام 1- يعفى حضرات الإخوان الأفندية أحمد إبراهيم عبد المنعم خلف. 2- اعتماد حضره عبد الرحمن أفندي الساعاتي مراقبة للمكتب وحضرات حسين أفندي بدر لعدويته 3- اعتماد تقسيم العمل على حضرات أعضاء المكتب بحسب ما يأتي 4- عبد الرحمن أفندي الساعاتي المراقبة العامة للدعوة بالقاهرة والإشراف على تحرير باء حضرت محمد فندي حلمي نور الدين المساعد في المناقبة العامة أمانة صندوق المكتب صندوق الدعوة جيم حضرة محمد فندي فتحل درويش المناقبة المالية للمكتب دال حضرة محمد فندي أسعد الحكيم السكرتاريه العامة وإدارة الجريدة ه محمد أسعد رجح فندي نيابة قسم أول بالأصالة وقسم ثاني بالانتداب واو حضرة حسين فندي بدل. نيابة قسم ثالث بالاصالة وقسم الرابع بالانتذاب زاد محمود فن عبداللطيف إدارة المطبعة حاء عبدالرحمن فن الساعة انتذاب ثانيا مطبعة الإخوان المسلمين واحد حث الإخوان على موالاة الاكتساب في تغطية حس الشركة وعلى معاملة المطبعة اثنان إحالة الميزانية التي قدمها مدير المطبعة إلى جهة خاصة بمكتب الارشاد يختارها فديرة الأستاذ مرشد العام لفحصها وإقرارها ثلاثة الموافقة على سورة شهادة الحساسة التي أقرها المكتب ثالثا جريدة الإخوان المسلمين واحد تأليف لجنة تسمى لجنة الجريدة بالمكتب يختارها فديرة الأستاذ المرشد العام طائفه من المؤمنين الآية ثانية من سورة النور وهذه الآية خاصة بغير المحصنين أما المحصنون فقد جاء الحكم برجمهم بقول رسول الكريم وبعمله إذ إن غير المحصن أكثر تعرضا للوقوع في هذه الفاحشة وأكثر جرأة عليها وإتيانها على هذا الأسلوب العلني الذي يراه الناس فيه رأي العين أما المحصن وهو المتزوج فإنه لا تتحكم فيه الشهوة تحكمها في غير المحصن كما أنه يجد من الحياء ما يرده عن المعالنة بهذا المنكر على رؤوس الأشهاد ولقد اتخذ مفترون على الإسلام ما قررته شريعته من الجلد والرجم مع الفتح والتشهير لمرتكب هذه الجريمة اتخذوا من ذلك بابا واسعا يدخلون منه للطعن على الإسلام وعلى فقدان الجانب الإنساني فيه إذ كيف يبلغ به أن يجلد الإنسان كما يجلد الحيوان ثم لا يكتفي بهذا بل يمثل به هذا التمثيل فيدعو الناس إلى مشاهدته وهو يتلوى تحت صياط العذاب أما عملية الرجم فهي عملية أشد بشاعة وأنكر نكرا من كل ألوان العقاب والعذاب فهذا رجل وتلك امرأة يرمى بهما أحياء أن في حفرة ثم تأخذهم الأيدي من كل جانب ردما بالحجارة حتى الموت هكذا يقول المفترون على الإسلام دون أن ينظروا إلى ذلك الإنسان الذي وقع تحت هذه العقوبة وإلى أي مستوى حيواني لا إنساني نزل إليه حقا إن العقوبة قاسية فيها إهدار لآدمية الإنسان واستخفاف بإنسانيته ولكن أي إنسان هذا الذي أهدر الإسلام آدميته واستخف بإنسانيته إنه لم يعد إنسانا بإقدامه على هذا الفعل على تلك الصورة التي أبى كثير من الحيوان أن يفعلها علنا بل كثير من الحيوانات إذا اتصلت بإنساها حرصت على أن تذهب بعيدا بحيث لا تراها عين من إنسان أو حيوان أما هذا الحيوان الآدمي فقد تعرى من كل معاني الإنسانية فلا حياء ولا عفة ولا مرؤة بل فجور وتجرد من الحياء واستخفاف بالجماعة التي يعيش بينها فلا يكتفي بالعدوان على حرمة أحد أفرادها في ستن وخفاء بل يأتي جريمته علنا على أعين الناس وكأنه في حجرة مغلقة عليه وعلى زوجه إن الناس حين يرون كلبا عالق بكلبة في الطريق العام يرجمونهما بكل ما يقع لأيديهم من حجارة أو نحوها هكذا بدون حساب أو تقدير وهكذا ينبغي أن يفعل بالرجل والمرأة إذا رآهما الناس على تلك الحال وغاية ما هناك هو أن يقاد إلى ولي الأمر وتقام عليهما الشهادة من أربعة شهود عدول ثم يقضي ولي الأمر بالحد الذي قضت به الشريعة فيهما ولا نحسب أن مجتمعا من المجتمعات يقبل أن يرى هذا الفعل المنكر ثم لا ينكره بالعمل ويعجل بإنفاذ العقوبة في مرتكبيه قبل أن يسوقهما إلى ساحة القضاء ثانيا المرأة في الإسلام إننا لو أنصفنا الحقيقة في جانب الإسلام لما دعلنا للمرأة مكانا في هذا البحث الذي ينتظم بعض قضايا الشريعة الإسلامية إذ لم يجعل الإسلام للمرأة وضعا خاصا تنعزل به عن الكيان الإنساني ويكون لها بذلك وضع خاص وأحكام خاصة تصلح أن تكون قضية من القضايا والحق أن الإسلام لم ينظر إلى المرأة نظرة تفرق بينها وبين الرجل إلا في أضيق الحدود وإلا فيما يتصل بها كأنسى وبالرجل كرجل فالمرأة في الإسلام إنسان تحمل كل خصائص الإنسانية كالرجل سواء بسواء وكما يخالفها الرجل في بعض الصفات التي تجعل منه رجلا تخالفه هي أيضا في بعض الصفات التي تجعل منها أنثى تماما كما هو الحال فيما بين الذكر والأنثى في عالم الأحياء إن الرجل والمرأة هما أصل شجرة الإنسانية وما تفرع منها من فروع، فهذا المجتمع الإنساني كله هو قسمة مشتركة بين الرجل والمرأة معا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 بين كل ما تفرع منهما من شعوب وأمم إن حكمة الخالق قد جمع بين الرجل والمرأة جمعا لازما يكد يكون تراريا يعلو فوق إرادة الإنسان ليكون منهما النسل الذي فيه حفظ النوع الإنساني وبقاؤه وإهذا لاتماع الضروري بل ولاتراري بين الرجل والمرأة كان لا بد أن يكون لأحدهما قيادة الجماعة التي يضمها الرجل والمرأة تحت جناحيهما من بيننا وحذره إنه لا بد من قائد يقود تلك الجماعة حتى تجري أمورها على تلاه سليم فلا تتنازعها الآراء ولا تتشعب بها المسالك. وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد جعلت هذه القيادة للرجل فليس ذلك بالذي ينزل من قدر المرأة وإنما لأن الذكر أقدر على احتمال تبعات القيادة من الأنثى كما تشهد ذلك في عالم الحيوان والطير بصورة تكاد تكون عامة ولا نقف طويلا عند موقف الشريعة الإسلامية من المرأة ووضعها الكريم فيها ويكفي أن تسوي الشريعة بينهما وبين الرجل في التكاليف الشرعية وفي الحساب والجزاء حيث يقول سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الآية السبعة من سورة النحل ونحب أن ننبه هنا إلى أن الوضع السيئ الذي صارت إليه المرأة في المجتمع الإسلامي في القرون الأخيرة لم يكن وضعا خاصا بالمرأة وحدها بل هو الوضع الذي انحضر إليه المجتمع كله وما من ضعف وجه فإذا كانت المرأة قد أخذت نصيبها من هذا البلاء فإن الرجل قد أخذ نصيبا مضاعفا منه وإنه يوم يعود بالمجتمع الإسلامي وضعه الذي ينبغي أن يكون له في ظل الإسلام فإن هذه الصورة المعتمة المضطربه التي يراها الناس للمراه ستتغير كثيرا حيث تنزع المرأة المسلمة كل هذه الأسواب المستعاره وتلبس ثوب الإسلام ظاهرا وباطنا ويومها يستر باطنها من كشف من ظاهرها ونقف هنا من قضية المرأة في الإسلام عند أمور ثلاثة تعدد الزوجات الطلاق الحجاب المضروب عليها أولا تعدد الزوجات من أبرز الأمور التي يشنع بها المفترون على الإسلام أن شريعته قد أباح تعدد الزوجات بمعنى أن للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع يمسك بهن في عصنته عدا ما يملك من إماء وإن بلغن المئات عدا وهذه لا شك صورة إذا أخذت على إطلاقها كانت امتهانا للمرأة وعدها سلعة من السلع أو متاعا من الأمتع يغيره الرجل كما يغير ثوبه ولكن الذي ينظر في الشريعة الإسلامية متجاوزا عن تلك الانحرافات التي وقعت في تطبيقها يرى أن التعدد لم يكن أمرا تعبديا يتعبد به المسلم فيوجب على نفسه التزود بأكثر من واحدة ليحقق بذلك شعرة من شعائر دينه وإنما كان هذا التعدد رخصة يلجأ إليها الإنسان عند الضرورة أشبه برخصة التيامم عند المرض أو فقدان الماء وكرخصة الإفطار في رمضان في المرض أو السفر وإذن فالتعدد ليس أمرا محبوبا ولا مطلوب لذاته بل الاكتفاء بواحده لغير ضرورة فيه السلامة والعافية للمرء في دينه وفي هذا يقول الله تعالى وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وسلاسة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحده، أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى لا تعولوا الآية الثالثة من سورة النساء ويقول سبحانه ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرست فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن تفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكما الآيتان التاسعة والعشرون بعد المئة والثلاثون بعد المئة من سورة النساء وهذا يعني أن إباحة التعدد لا تكون إلا مراعاة لظروف خاصة اقتضتها الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للمجتمع فهذه الحروب التي هي سنة من سنة للحياة البشرية كثيرا متأتي على كثير من الرجال كما أن من تنة الحياة في الأحياء أن موالدها من الإناث أكثر من موالدها للذكور كما هو مشاهد في عالم الطير والدوار والحشرات وغيرها حتى في النبات وهذا وذاك من شأنهما أن تتعدد الزوجة فيكون للزوج أكثر من زوجة وفي ذلك حماية للنساء أن في حرج لا مخلص لهن منه إلا بأن يقضينا العمر عانسة أو يخطعنا الحياة عابسات لاهية إن التعدد هنا هو باب من أبواب الرحمة للمرأة قبل أن يكون وسيلة من وسائل المتعطل للرجل. ثم نسأل هناك في هذه الإباحة ما يرغم المرأة على أن تتزوج بمتزوج بمرأة أو بأكثر؟ إن المرأة التي تقبل هذا هي في وضع اجتماعي أو اقتصادي ترى فيه أن زوجها من رجل متزوج بوحدة أو أكثر خير لها من أن تظل بغير زواج. كذلك المرأة المتزوجة ليس هناك ما يرغمها على الحياة مع رجل تزوج عليها بأخرى أو بأكثر بل إن لها أن تطلب الطلاق إذا تضررت بهذا الزوج عملا بالقاعدة الشرعية في الإسلام لا ضرر ولا ضرار. ثم نسأل مرة أخرى كم من الرجال تزود بأكثر من امرأة مع إباحة التعدد إنها نسبة قليلة جدا لا تكاد تذكر في المجتمع والتي تعد في حكم الشاذ الخارج على القاعدة العامة السارية في المجتمع كله وهي الزواج بواحدة وننظر في الأسر النفسي الذي لهذه الإباحة في كل من الرجل والمرأة فلقد تكون المرأة عقيما لا تلد او قد تصاب بمرض لا تصلح معه للمعاشرة الزوجية ثم مع هذا تتحرك في الرجل دوافع الايثار والرحمة والمودة فيمسك بهذه المرأة ولا يطلقها من يده ولا يتزوج عليها وهو مع هذا راض سعيد بتلك المشاعر الإنسانية التي استعل بها على غريزته الحيوانية ولو ان هذا الوضع كان امرا ملزما له بحيث لا يجد سبيلا للخلاص من تلك المرأة بالطلاق أو بالتزوج عليها لا لوجد أنه لم يعطي شيئا من ذات نفسه ولم يكن منه إيسار أو تضحية إنه عبد لسلطان هذا الحكم الملزم له بالحياة مع امرأة واحدة لا يملك طلاقها ولا الزواج بغيرها ولا يقوم أبدا مثل هذا الشعور الخانق للإنسان الذي يملك الطلاق وهو يمسك بامرأة عاقر أو مريضة ويؤسرها بحبه ورعايته ويبذل لها من نفسه أكثر مما يبذل لها وهي في حال اعتدالها وصحتها إنه هنا إنسان حر يملك التضحية والفداء حتى بروحه على مذبح الواجب والمبدأ وهو سعيد النفس قرير العين وكم ضحى المضحون بأنفسهم في سبيل الواجب والمبدأ وقد يقول قائل هنا إذا كان ذلك كذلك فما باروا نبي الإسلام وكثير من صحابته قد تزوجوا مثنى وثلاثة وربع بل إن النبي قد تزوج عشر نسوا ومات عن تسعة في بيته ونضع الآن ما يقال في زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك له حديث خاص بعد هذا أما ما يقال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ظاهرة تزوج أكثر من واحدة لم يكن أبدا عن نزعات المتعات الجسدية وقضاء الشهوة كما يسارثر بذلك سرسعون وإنما كان يقوم على أكثر من عاطفة إنسانية ودينية معا فأولا كثير من هذه الزوجات كان قد استشهد أزواجهن في سبيل الله فكان الزواج بهن نوع من العزاء الجميل لهم وقد شارك في هذا العزاء زوجات هؤلاء الصحابة فلم يضيقن بالزواج عليهن من مثل هؤلاء الزوجات بل أفسحن لهن مكانا كريما من قلوبهن وبيوتهن وآثرنهن بالمكان الأول عندهن والشواهد على هذا كثيرة تملأ صحف التاريخ الصادق الموثق ثانيا كان أكثر ما وقع من التزوير بأكثر من واحدة توسيقا لروابط المعدة والإخاء بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون بيت كل منهم بيتا لصاحبه حيث يجد فيه ابنته أو أخته التي أصبح الزوجة من أخيه وكما آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين ثم بين المهاجرين والأنصار كذلك وثق المهاجرون والأنصار هذا الإخاء بالمصاهرات التي دارس منهم جميعا أسرة واحدة وجعلته من بيوتهم بيتا واحدا لهم وثالثا كان من دواعي هذا التعدد أيضا الاستكثار من نسل المسلمين وتعويض ما فقدوه في الحروب وهم بعد أعداد قليلة في عالم الشرك والكفر وهذا ما قصد إليه الرسول الكريم في قوله تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة هذا وليس التعدد شريعة الإسلام وحده بل هو شريعة الرسالات السماوية التي سبقت الإسلام وإن كثيرا من أنبياء الله صلوات الله عليهم قد تزوجوا بأكثر من امرأة وهذا إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام قد تزوج بأم إسحاق وبام إسماعيل وهذا سليمان قد كان له كما تقول التوراة في الإصحاح الحادي عشر من سفر الملوك سبعمائة من النساء وثلاثمائة من السراري انتهى الوجه الأول من الشريط الرابع من كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين <تصفيق> <تصفيق> هذه المادة يتم تحميلها من موقع شبكة في الكفيف العربي www.billion.net <تصفيق> الوجه الثاني من الشريط الرابع يبدأ حالا أكثر بكاء ولا أدري ما يراد به قال حدثنا خالد بن خداش حدثنا عبد الله بن وهب عن بكر بن مضر قال كان أبو الهيثم قد مات والده وبقي له بني صغير فمات فقام أصحابه يعزونه وهو في ناحية المسجد مكتئب حزين فقال ما تركني حزن يوم, يوم الحزن يوم القيامة آس على ما فأتني ولا أفرح بما آتاني قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير حدثني قرأت ابن حريث أبو سهل عن رجل من أصحاب الحسن قال قال الحسن يومان وليلتان لن تسمع الخلائق بمثلهن قط ليلة النبي مع أهل القبور ولم نبت ليلة قبلها وليلة صبيحتها يوم القيامة ويوم أتيك البشير من الله إما بالجنة وإما بالنار ويوم تعطى كتابك إما بيمينك وإما بشمالك قال حدثنا حمزة بن العباس أخبرنا عبد الله بن عثمان أخبرنا ابن المبار أخبرنا سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن القمة قال كنا عند عبد الله فأتي بشراب فقال ناوله القوم فقالوا نحن صيام قال لكني لست بصائم ثم قرأ يخافون يوما تتقلوا فيه القلوب والأبصار قال حدثنا محمد بن حسين حدثنا أبو عمر الضرير عن صالح المري عن علي بن زوفر السعدي قال كان الأحنف بن قيس يديم الصوم فقيل له في ذلك فقال إني أعده ليوم شره طويل ثم تلا: فوقاهم الله شر ذلك اليوم قال حدثنا حمزات بن العباس أخبرنا عبد الله بن عثمان أخبرنا ابن المبارك أخبرنا بن الجريش في قوله ثقلت في السماوات والأرض قال عظم ذكرها في السماوات والأرض وقال أيضا تقلت في السماوات والأرض إذا جاء دن شقت السماء وانتثرت النجوم وقويرة الشمس وصيرة الجبال وكان ما قال الله فذلك ثقلها. قال حدثنا إبراهيم عبد الله الهار وإخبرناه شيم أخبرنا مغير عن الشابي قال كان عيسى بن مريم صلى الله عليه إذا ذكرت عنده الساعة صاح ويقول ما ينبغي لابن مريم أن تذكر عنده الساعة إلا صاح قال حدثنا الحسن بن يحيى العبد إخبارا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن بحير قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين فليقرا إذا الشمس كويرة وإذا السماء انشقت وإذا السماء فطرت قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا سفيان بن قال قال عمر بن ذر من سره أن ينظر إلى يوم القيامة في الدنيا فليقرأ إذا الشمس كورت قال حدثنا أحمد بن إبراهيم وهنا في سقط قال إذا الشمس كورت قال أغورت وإذا النجوم كدرت تساقطت وإذا العشارة عطلت لا راعي لها وإذا النفوس زوجت الأمثال للناس جمع بينهم الزنا الزنات مع الزناه وأكلت الربا مع أكلت الربا وقتلت النفس مع قتلت النفس قال حدثنا عبد الله بن عمر الجوشم حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام حدثنا قتاد عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره وقد تفاوت بين أصحابه في السير فرفع بهاتين الآيتين صوته يا أيها الناس تقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضع حتى بلغ الآيتين فلما سمع ذلك أصحابه حث المضي وعرفوا أنه عند قول يقوله فلما تشاب حباء الطلاق <تصفيق> بقيت مسألة الطلاق وإباحة الشريعة الإسلامية له ونقول إن إباحة الطلاق كإباحة التعدد كلاهما ليس على إطلاقه وإنما هو محكوم بحكم الظروف والأحوال مقدر بقدر الحاجة فالطلاق في الشريعة الإسلامية هو عملية جراحية حكيمة يجريها الإسلام وحين تعتل الحياة الزوجية وحين لا تكون السلامة للأسرة مرجوة إلا بهذه العملية التي تفصل بين الزوجين كما يفصل بين المريض بمرض معزن وبين الجماعة التي يعيش فيها حتى لا تنتقل عدواه إلى الجماعة كلها ويقضي عليها إن الزواج شركة بين الزوجين رأس مالها هو حصيلة ما يقدمه كل من الزوجين من عواطف الحب والموده والحنان والرحمة المتبادلة بينهما وإنه بغير هذا لا تقوم الشركة ولا تؤتي الثمر المرجو منها فإذا وقع بين الشريكين خلاف ثم استحكم هذا الخلاف وهذا أمر مفروض نوقعه ثم نتج عن هذا أن تحولت عواطف الحب والمودة والحنان والرحمة إلى كراهية وجفاء وعدوة من أحد الزوجين أو كليهما يكون من الحكمة مع هذا أن ينزم الزوجان إلزاما على الإبقاء على هذه الشركة بينهما إن هذه الحال أمر يعرض للحياة الزوجية كما يعرض بين الإخوة والأصدقاء والإسلام لا يخرج بالناس عن طبيعتهم ولا يحملهم ما لا يطيقون ولا يحملهم على ما لا تعطيه هذه الطبائع فالناس وإن كانوا ازواجا هم بشر قد تطيب حياتهم على العشرة وترفرف عليها أعلام السعادة وهذا هو الغالب الاعم وقد تتعرض هذه العشرة لعارض يجعل منها نارا يكتوي بها كل من الزوجين وهذا وإن كان على غير العام المألوف فإنه أمر واقع ينبغي أن يحسب حسابه وأن يلتمس الدواء المناسب له وليس الطلاق هو الدواء الوحيد الذي تقدمه الشريعة الإسلامية عند أي خلاف يقوم بين الزوجين بل إن هناك أدوية كثيرة مسكنة وملطفة وكثيرا ما يكون منها الشفاء والقضاء على هذا الخلاف فقد استنفذ المرء كل هذه الأدوية ولم يكن فيها ما يسد هذا الخرق الذي اتسع على الراقيع ولم يكن من الانفصال مفر عندئذ أباح الإسلام استعمال هذه الرخصة وتناول هذا الدواء وإن كان مرا فأولا جعل الإسلام الزواج نعمة من النعم الجليلة التي أنعم بها على الإنسان وجعل في الزوجة السكن النفسي الذي لا يجده الإنسان إلا بالحياة معها فقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الآية الواحدة والأشرون من سورة الروم وثانيا نبه الإسلام إلى ما في الإنسان من طبيعة لا تجد وجودها وكمالها إلا مع الاجتماع كل من الزوج والزوجة فقال تعالى وخلقناكم أزواجا الآية السامنة من سورة النبأ فكل من الرجل والمرأة لا حياة له إلا إذا زاوج بين حياته وحياة الآخر وثالثا لفت الإسلام أيضا إلى نعمة الولد وما يجد كل من الرجل والمرأة من مشاعر الغبطة والرضا التي يضفيها الأولاد على حياة كل منهما وإن ذلك لا يكون إلا إذا التقى على الحب والمودة والرحمة والإحسان حتى يطيب هذا الثمر بما يتغذى به من المشاعر الطيبة المتبادلة بين الأبوين قال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزوادكم بنين وحفذه ورزقكم من الطيبات الآية الثانية والسبعون من سورة النحل ورابعا تنبهت الشريعة الإسلامية إلى ما قد يقع بين الزوجين من خلاف ولم تدع رخصة الطلاق لتحسم هذا الخلاف لأول بادرة تظهر بين الزوجين فدعى أهل الخير والإصلاح من أهل الزوجين أن يعملا على تسويته بعد أن يجاوز هذا الخلاف محيط الزوجين وتردد أصداقه في محيط أهلهما وفي هذا يقول الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا الآية الخامسة والثلاثون من سورة النساء وخامسا وبعد أن تستنفذ هذه الوسائل وقبل أن يصير الأمر إلى الطلاق والحسم، يشهر الإسلام في وجه الرجل هذا التحذير ويرفع لعينيه هذا النذير من الحظر الذي هو مقدم عليه والذي ينبغي أن يتردد طويلا قبل أن يخطو إليه وهذا ما يشير إليه الرسول الكريم صلوات الله عليه في قوله أبغض الحلال إلى الله الطلاق وسادسا وإذ كان الإسلام قد اعطى الرجل رخصة الانفصال عن زوجه عندما تفسد الحياة بينه وبينها فإنه اعطى المرأة جواز الانفصال عن زوجها إذا ضاقت بها الحياة معه ومسها الضرر من معاشرته وهذا ما يشير إليه قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير الآية الثامنة بعد المائة من سورة النساء والمراد بالصلح هنا هو ما تقدمه المرأة للرجل من تنازل عن صداقها الذي أصدقه إياها أو عن نفقة عدتها أو حضانة مولودها وذلك حتى يخف على الرجل مصابه فيها وفي ماله معا رؤية أن جميلة امرأة الصحابي الجليل قيس بن سابت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا أجد في قيس بن سابت عيبا من خلق أو إيمان ولكني لا أجد في طوق مجاراته فسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل تعذين إليه حائطه فقالت نعم فأمر النبي برد الحائط إلى قيس وتطليقها هكذا الإسلام إنه ينظر في شريعته إلى الناس نظرة واقعية بما فيهم من خير وشر وبما تتقلب فيه حياتهم مرددا وسخط ومن حب وكره ومن سحة ومرض فالطلاق رخصة قد جعلها الإسلام دواء من داء أو داء يستشفى به من داء وبعض السم ترياق لبعض وقد يشف العضار من العضار وسوء استعمال هذه الرخصة لا يحسب على الإسلام وإنما هي أمانة دينية يحملها الإنسان فيما حمل من أمانات دينية ومطلوب منه الوفاء بهذه الأمانات وأدائها على الوجه الأكمل فإن فرط في الأمانة عد خائنا يلقى جزاء الخائنين عند الله ثم ماذا يفعل الإسلام غير هذا لعلاج ما قد يقع بين الزوجين من عداوة أو بغضاء تذهب بها إلى حد الكيد وتدبير السوء للخلاص من هذا العذاب الأليم الذي دخل الحياة الزوجية ثم انظر هذا في تدبير الإسلام لعملية الطلاق ذاتها إنه لم يجعل الطلاق عملية تنتهي بضربة واحدة لم يفعل الإسلام هذا لأنه يعلم خبايا النفوس وتقلبات القلوب فجعل عملية الطلاق تتم على ثلاث مراحل فيطلق الرجل مرأته تلقة أولى تظل بعدها زوجا له إلى أن تنتهي عدتها فإن كانت حاملا كانت عدتها إلى وقت وضع الحمل وإن كانت من ذوات الحيض كانت عدتها ثلاثة قروء، وإن كانت من غير ذوات الحيض كانت عدتها ثلاثة أشهر وهذه مدة كافية لأن يراجع فيها كل من زوجين نفسه وقد هذا حدة الأمور التي كانت سبب الخلاف بينهما وهنا تسنح فرص كثيرة لإعادة الحياة الزوجية إلى حالها الأولى من المودة والرضا ويرجع كل من الزوجين إلى صاحبه وكأن شيئا لم يكن إلا أنه قد حسب على الرجل طلقات من طلقات ثلاث فإن جد خلاف بعد هذا وانتهى بالطلاق أصبحت المرأة بائنة بينونة صغرى أي أنه يجوز للرجل أن يعيدها زوجة له إذا قابلت ذلك على أن يكون هذا بماهر جديد برضاها وعقد جديد كأنه يتزوجها لأول مرة وفي هذا انذار للزوج وتحذير له من أن يخطو الخطوة الأخيرة التي ستكون أشد وقعا عليه من الخطوة السابقة وذلك أنه إذا طلق امرأته هذه الطرقة الثالثة بانت عنه بينونة كبرى بمعنى أنها لم تعد أجنبية عنه وحسب بل أجنبية ومحرمة عليه أيضا حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها ثم يموت عنها ذلك الزوج أو يطلقها وعندئذ يجوز له أن يتقدم لخطبتها فتقبل أو ترفض وفي هذا يقول تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان الآية التاسعة والعشرون بعد المئتين من سورة البقرة وفي قوله تعالى التسريح بإحسان أذب إسلامي رفيع يتجه به الإسلام إلى الرجل ليقيمه على هذا الأذب الكريم بعد أن عاش في تجربة الطلاق مرتين مع امرأته فإما أن ينسكها بعد هذا على الإحسان والموادة وإما أن يتركها تمضي لسبيلها من غير كيد أو انتقام والله سبحانه وتعالى يقول في هذا الموقف الذي تضيق فيه النفوس وتتبلبل الخواطر ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير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 وإن في الإسلام لشيء عظيم ينبغي أن يقوم على أساس متين من الموده والرحمة والحب والحنان فإن تصدع هذا البناء وجب أن يبادر إلى إصلاحه وتثبيت قواعده والتماس كل الوسائل التي تمسك به راسخا ثابتا فإن هذا التصدع اتساعا وأوشك هذا البناء أن ينهار على من فيه كان من الحكمة الخروج منه ولو إلى العراء والطل روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يحم بطلاق من فقال له لم تطلقها فقال لا أحبها فقال عمر أو كل البيوت بنيت على الحب فأين الرعاية والتزمم هامش التذمم ما يجبه الإنسان على نفسه من إحسان تقضي به المرؤة من أجل هذا كان ما دعت إليه شريعة الإسلامية من الإبقاء على روح الموازات والإحسان بين الزوجين وهما في موقف الفرق حيث يأخذ كل منهما طريقه ولا تنسوا الفضل بينكم وفي هذا ما يقضي على ما في النفوس من موجزة أو حقد أو انتقام ممن طلق من شرارات الخصام والخلاف الذي دب بين الزوجين وانتهى بهما إلا الانفصال فتفيع المفوس إلى الرضا وتجد في هذا شيئا من العزاء في هذا المصاب ومن هذا ما شرعه الإسلام من فرض نفقات للمطلقة وإن ساكها في بيت الزوجية التي يعتبر بيتها إلى أن تنتهي عقدة الزواج فهذا رون من ألوان البر الرحيم وضرب من ضروب الصلة الكريمة يصل بها الزوج زوجه ويطيب بها خاطرها وكأنهم اتركوا منه بسابق مودتها وحبها ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة الآية الأولى من سورة الطلاق فانظر كيف جعلت الشريعة الإسلامية العظيمة الحكيمة بيت الزوجية الذي توشك المرأة أن تتركه ولا تعود إليه بينها هي دون الزوج فأضافه إليها وهي ضيفة فيه إلى أجر محدود لا تخرجوهن من بيوتهن فبيت زوجية في الشريعة الغراء هو أساس بيت المرأة يضاف إليها وهي زوجة كما يضاف إليها وفي حال استعدادها للرحيل منهم ولا تنظر في هذا الذي يقوم بين الزوجين في ساحات القضاء من مشاحنات ومكايد وتلفيقات في مجال النفقة فذلك كله ليس من الإسلام ولا من شريعة الإسلام في شيء وإنما هو من آفات الإنسانية ومن شرورها الكامنة فيها إن نفقة التي شرعها الإسلام للمطلقات تكشف عن إنسانية هذا الدين وعن شفافية روحية مشرقة في أحكامه فهي في مضمونها تعبير عن أرق المشاعر الإنسانية واصفاها في هذا الموقف الذي تظلم فيه النفوس وتضطرب الخواطر وتحقد الصدور وإنها لو جاءت على الوجه الذي شرعه الإسلام لكانت بلسما شافيا ونسمة ندية عليلة في سموم هذا الجو اللافح المحرق جيم المرأة والحجاب الحجاب في اللغة من الحجب وهو ستر الشيء وحجبه عن الأنظار أو هو الحاجز بين شيئين بحيث يحول بين اتصال أحدهما بالآخر كما يقول سبحانه في أصحاب الجنة وأصحاب النار وبينهما حجاب الآية السادسة والأربعون من سورة الأعراف وقد فهم الحجاب الذي شرعه الإسلام للمرأة فهما خاطئا في عصور التخلف والضعف التي مرت بالمسلمين حتى لقد كادت المرأة في ظل هذا الفه تكون من عالم آخر غير عالم الرجل لا تجمعهما جامعة إنسانية ولا تؤلف بينهما وحدة الطبيعة وهذا فوق أنه ظلم للمرأة وعدوان عليها هو ظلم للرجل الذي عطلت تلك القوة التي أودعها الله في المرأة لتشارك بها الرجل في حمل عباء الحياة وفي إقامة معالم العمران على هذه الأرض لتحقق خلافة الإنسان عليها والذي ينظر إلى الشريعة الإسلامية يجد المرأة فيها قاسيمة الرجل في كل شيء مما تتقلب فيه الإنسانية وما يصيبها في تقلبها من خير أو شر فحين خلق الله آدم وأسكنه جنته وجد آدم المرأة تقاسمه الحياة في تلك الجنة وتبدأ معه الخطوات الأولى في الحياة وهذا أول أمر تكليفي من الله تعالى لآدم لا يوجه إليه وحده بل تشاركه زوجه تلقى هذا التكليف وتحمل منه مثل ما حمل يقول الله تعالى ويا آدمس كن أنت وزوجك الجنة فكل من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين الآية التسعة عشرة من سورة الأعرف ثم إذ يكيد إبليس لآدم وإذ يوسوس له بعصيان ربه والأكل من الشجرة التي نهي عن الاقتراب منها والأكل من ثمارها فإن إبليس لعنه الله لا يرى لكيده أثرا إذا هو تله به إلى أدم وحده فقد يكيد لأدم كيدا فتبسده زوجه وتواجه كيد الشيطان بكيد ولهذا كان من كيد إبليس أن يكيد لآدم وزوجه معا يقول الله تعالى عن إبليس وكيده فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فذلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة الآيات من الآية 20 إلى السنة والعشرين من سورة الأعراف ثم إذ يغرر إبليس بآدم وزوجه هذا التغرير فأكلان من الشجرة ويقعان في المعصية فإنهما يتلقيان مع من ربهما هذا اللوم المعاتب الزاجر الذي يقابلانه بالندم والاعتراف بالذنب وطلب المغفرة من رب غفور الرحيم وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلك الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الآيات الثانية والعشرون والثالثة والعشرون من سورة الأعراف ثم إذ يارني الزوجان ثمرة هذه المعصية وإذ يخرجهم الله تعالى من تلك الجنة التي أسكنهم الله تعالى إياها يحملان أمر الله سبحانه إليهما الذي يقول فيه لهما جل شأنه قال اهبتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون الآيات من الرابعة والعشرين إلى الخامسة والعشرين من سورة الأعرف وإذ يخرج آدم وزوجه من جنتهما تلك التي كان فيها في عافية من حمل الأمانة أمانة التكاليف وما يتبعها من حساب وجزاء فإنهما يبدأان مسيرة الحياة معا ويتقدمان موكب مواليدهما من الإنسانية من بنين وبنات جيلا بعد جيلا يتزاوجون ويتوالدون ذكرانا وإناسا وإذا الإنسانية كلها آدم ممثلا في الرجال وزوجة ممثلة في النساء أو زوجه ممثلة في النساء وإذا الرجال والنساء على الأرض هما آدم وزوجه في الجنة مع فارق واحد هو حمل التكاليف ومعاناة الأعباء ومقاسات العيش في هذه الدنيا الأمر الذي تصبح فيه المرأة أشد لزوما للرجل حيث لا تعمر دنياه إلا بها ولا تسير قافلته إلا بيدها التي تدفع مع يده عجلة الحياة فكيف يساعد إذن مع هذا أن يختفي وجه المرأة من هذه الحياة وأن يقوم بينها وبين الرجل هذا الحائط السميق من الحجاب الذي يفصل بينهما ويجعل منهما عالمين يعيش كل منهما في عالمه معزولا عن الآخر وكلا فإن حكمة الحكيم العليم لا تلتقي مع هذا الوضع الذي يدفع المرأة عن هذا المكان الذي تقاسم فيه الرجل خطواته في الحياة خطوة خطوة وتقتسم معه أنفسها نفسا نفسا وإن أي تشريع سماوي لا يعترف فيه أتبعه بمكان المرأة مع الرجل وبمشاركتها الحياة معه مشاركة تحقق فيها إنسانيتها وتبرر فيها معالم تلك الإنسانية من مدركات ومشاعر وأحاسيس مثل الرجل سواء بسواء إن أي تشريع سماوي تقوم فيه المرأة بين أتباعه بهذا المقام هو تشريع قد وسئ فهمه وانحرف تأويله أو حرفت كلماته وبدلت تعاليمه وأحكامه وهذا كتاب الشريعة الإسلامية ينطق بآياته البينات المحكمات التي تضع المرأة والرجل على كفتي ميزان سواء بسواء لا يرجح فيه أحدهما الآخر فيما هو مناط بهما من أحكام الشريعة وآدبها فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا الإيمان هو دعوة الله تعالى إلى الرجل والمرأة معا والعبادات التي تعبد الله تعالى بها عباده من صراط وصيام وزكاة وحج هي تكاليف شرعية للرجال والنساء وهي أمانة مطلوب من كل من الرجل والمرأة أداؤها والوفاء بها على الوجه الذي أمر الله تعالى به فمن أداها محسنا أداءها نال رضوان الله في الدنيا والآخرة وكان أهلا لجنته وما فيها من نعيم مقيم ومن غفل عنها أو قصر فيها كان حسابه وجزاؤه على قدر غفلته أو تخصيره يقول الله تعالى في كتابه الكريم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فرودهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ويقول جل شأنه من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلا نحييينه حياة طيبة ولنجزيينهم أجرهم بأحسان ما كانوا يعملون الآية السابعة والتسعون من سورة النحل ويقول تبارك اسمه ومن عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب الآية الأربعون من سورة غافر ويقول سبحانه فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنسى بعضكم من بعض الآية الخامسة والتسعون بعد المئة من سورة آل عمران ثم إن شريعة جعلت الرجل والمرأة ذمة واحدة في مقام الولاء والعداوة حيث تناظر المرأة الرجل وتحاسبه بما يحاسب به وتجازى بما يجازى به ففي مقام الولاء يقول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر الآية الواحدة والسبعون من سورة التوبة ويقول سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واسما مبينا الآية الثامنة والخمسونة من سورة الأحزاب ويقول تبارك اسمه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 الآية الخمسة والعشرون من سورة الفتح وفي غير مقام الولاء والإيمان يجري الأمر على هذا التقدير مع الرجل والمرأة على السواء فيقول سبحانه المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم الآية السبعة والستون من سورة التوبة ويقول جل شأنه وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها الآية 68 من سورة التوبة ويقول تبارك اسمه ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الآية 73 من سورة الأحزاب وهكذا تناظر المرأة الرجل وتزاحمه بمن كبها في كل موقف يقفه في مقام الخير والشر على السواء ومن هذا يبدو أن الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية والتطبيق السليم العادل لأحكام هذه الشريعة يقيم المرأة في المجتمع الإسلامي مقاما كريما تجد فيه وجودها الإنسانية كله غير معوق ولا معطل وشهدت التاريخ في تلك الفترات المشرقة من حياة الإسلام في عصر النبوة وفي فترة الخلفاء الراشدين من بعده هذه الشهادة تنطق بأجل بيان وتحدث بأوضح أسلوب عن الدور العظيم الذي قامت به المرأة في الخطوات الأولى للإسلام التي كان يخطوها أتباعه على أرض مليئة بالأشواك محفوفة بالمخاطر والأهواء لينفذوا بهذا النور السماوي الذي استضاءت به قلوبهم ويحاور المشركون في إصرار وعناد أن يطفئوه كانت المرأة في هذا الدور من الدعوات من أهل السبق إلى الإسلام بل كان من أول السابقين إليه والوقوف إلى جانب الرسول صلوات الله وسلامه عليه من أول يوم تلقى فيه إشارة السماء ليكون رسول الله ورحمته للعالمين ولعله لا يخلو من سر هذا الحدث الذي كان يوم سمع النبي الكريم صوت السماء يناديه فكان مفزعه صلوات الله وسلامه عليه إلى المرأة وهي زوجه السيدة خديجة رضي الله عنها وكانت هذه السيدة أول إنسان صدق بمحمد واستجاب له وآمن به ودخل في دين الله معه وهكذا يقوم بناء المجتمع الإسلامي الأول على أساس قوامه رجل ومرأة نبي ومرأة نبي ومن يدري فلعل هذا الذي يبدو من قيام الدعامة الأولى للإسلام على النبي وزوجه على الرجل والمرأة لعل هذا يبدو أن محدث عرضي أو اتفاقي هو أمر من أمر الإسلام وخصيصة من خصائصه وسر من أسراره إذ كان وهو دين القائم على الفطرة حاريا به بأن يولد هذا الميلاد الطبيعي من رجل ومرأة كما يولد أتباعه من رجل ومرأة من زوج وزوجة ثم تمضي المرأة بعد هذا في سيرها موقب الدعوة الإسلامية خطوة خطوة تزاحم الرجل بمنكبها في البذل والجهاد والتضحية والبلاء في سبيل العقيدة وفي الدفاع عما قامها حيث اجتقرت في القلب المؤمن بها ففي هذا الابتلاء الذي ابتلي به السابقون الأولون إلى الإسلام كانت المرأة إلى جانب الرجل تتلقى في شجاعة وإيمان وصبر كل ما كان يصب عليها من عذاب وما تتعرض له من فتنة ومن استحياء لحيائها كأنثى دون أن تتحول عن موقفها أو حتى ترطي كلمة الكفر بلسانها وقد سجل تاريخ الإسلام قبل الهجرة مواقف بطولة للمرأة عز على كثير من الرجال أن يقفوها في هذا المقام وأن يثبت عليها هذا الثبات الراسخ ونذكر هنا أم عمار بن ياسر التي ظلت تحت وطرة التعذيب الجسدي والنفسي الذي تجد مسه في كيانها وتشهده فيها وفي ابنها وزوجها حتى ماتت تحت وطرة هذا العذاب ولفظت حياتها نفسا نفسا حتى لقد لقى معذبها من هذا التحدي العنيد الذي امتد زمنه فأنهى حياتها بطعنة من حربته في موضع العفة منها ولسنا نشك في أن هذا الموقف من سمية امرأة ياسر وأم عمار ابن ياسر. لا نشك في أن موقفها هذا البطولي الفريد قد أعطى زوجها وابنها ثباتا وعزما استطاع به أن يحتملا العذاب وأن يقفا في وجه سادة قريش وأن يذل كبرياءهم وينزل بهم تلك الهزيمة الفاضحة ثم إذا كانت الهجرة التي أذن فيها للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أن يفروا إلى الله بدينهم وأن يخرجوا من دائرة هذا الإعصار العنيف الذي في مكة إذا كانت تلك الهجرة للمؤمنين أخذت المرأة مكانها فيها مع المهاجرين وكانت مثلا فذا في التاريخ في التضحية والفداء فخرجت مهاجرة تاركة الأهل والزوج والولد لم تغلبها عواطف الأممة أو الزوجية أو الأبوة أو الأضواء على عقيدتها بل مضت إلى هجرتها ثابتة الخطى قوية الإرادة مشدودة العزم وألقت بنفسها في هذا الطريق الوعر الطويل غير مبالية بما تلقى على هذا الطريق ولا بما تنتهي إليه غايتها في هذا الوجه المجهول ولقد وجد الرجال الذين أزمعوا الهجرة من استجابة زوجاتهم لهم وصحبتهم في هذه الغربة ما خففت عنهم فراق الأهل والموطن فلم يترددوا ولم يتلبسوا ويحصي تاريخ الإسلام في هذا الموقف أعدادا من النساء المهاجرات يتماثل أو يتعادل مع أعداد الرجال وفي الهجرة إلى الحبشة وهي أول هجرة للمسلمين وأبعادها شقة وأقساها امتحانا في هذه الهجرة كان عدد المهاجرين من الرجال ثلاثة وثمانين رجلا بما فيهم الذين لم يتزوجوا بعد أو الذين ماتت زوجاتهم وكان عدد المهاجرات من النساء في صحبة أزواجهم تسعة عشرة امرأة على رأسهن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه كما كان من بين المهاجرات ثلاث تزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد مواساة لهم وعزاء في مصابهن في أزواجهن وهؤلاء هن أم سلمة بنت أمية ابن المغيرة وأم حبيبه بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة رضي الله عنهم وفي الهجرة إلى المدينة كان المهاجرات المؤمنات يسابقن الرجال. وكثير منهن فارقت زوجها. قوله قال أتدرون أي يوم من ذاك؟ ذاك يوم ينادي آدم صلى الله عليه وسلم يناديه رب ينادى آدم صلى الله عليه وسلم يناديه ربه عز وجل يقول يا آدم ابعث بعث النار. قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعين في النار وواحد في الجنة. فأبلس أصحابه حتى ما اوضحوا بضاحكه فلما رأى ذاك قال اعملوا ابشروا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرته يأجوج ومأجوج ومن هلك من بني آدم ومن بني إبليس قال فسري عنهم ثم قال أعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير والرقمة في ذراع الدابة قال حدثنا أبو عمر حسين بن حرث المروزي قال حدثني الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال حدثني أبي حدثني أبي بن كعب قال ست آيات قبل يوم القيامة بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينهم هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واخترضت ففزعت, ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن فاختلطت الدواب والطير والوحوش فما بعضهم في بعض وإذا الوحوش حشرت قال طلقت وإذ العشار عطيرت قال أهملها أهلها وإذ البحر سجرت قالت الجن والإنس نحن نأتيكم بالخبر قالت الجن للإنس نحن نأتيكم بالخبر انطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج قال فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتتهم قال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مع سليمان عن ميسور قال سمعت أبي الحارث الأزدي يحدث عن أبي فريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة على رجلين معهما ثوب يبيعان فلا هما يطويانه ولا هما ينشرانه قال حدثنا هارون سفيان حدثنا محمد بن عمر حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحشام متساعد عن سيد نبي إلال عن ابن حجيرة عن عقوة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تطلع قبل الساعة عليكم سحابه سوداء مثل الترس من قبل المغرب فما تزال ترتفع السماء وتنشر حتى تملأ السماء قال فينادي مناد يا ايها الناس إن أمر الله قد اتى فوالذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه وإن الرجل لا يمدرو حوضه فما يشرب والرجل يحلب لقحته فما يشرب منها شيئا. قال حدثنا أورن عمر القرش حدثنا وليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد مجاب عن عطاء بن يزيد السكسكي قال يبعث الله ريحا طيبة بعد قبض عيسى بن مريم صلى الله عليه وعند دنو من الساعة فتقبض, فتقبض كل مؤمن ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر عليهم تقوم الساعة قال فبينهم على ذلك إذ بعث الله على أهل الأرض الخوف. فتروجوا أفئدتهم ومساكنهم فتخرج الجن والإنس والشياطين إلى سيف البحر فيمكثون لذلك ما شاء الله ثم تقول الجن والشياطين هل من المخرج؟ فأتون خافق المغرب فيجدونه قد سدوا عليه الحظظة ثم يرجعون إلى الناس بينما هم على ذلك إذا أشرفت عليهم الساعة. ويسمعون مناديا ينادي يا أيها الناس أتى الله فلا تستعجلوه قال فما المرأة بأشد استماعا من الوليد في حجرها ثم ينفخ ثم ينفق في الصور فيصحق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال حدثنا المثنى بن معاد بن معاد العنبري حدثنا معتمن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نظر عن ابن عباس قال ينادي مناد بين يدي الصيحة يا أيها الناس أتتكم الساعة قال فسمعها الأحياء والأموات قال وأنزل الله عزوجل إلى السماء الدنيا في مناد مناد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار قال وحدثنا يوسف حدثنا أبو عمرو الحوض حدثنا أبو حمزة يعني العطار سمع الحسن فإذا نقرأ في الناقور قال الناقور والحسرة والبطش الكبرى والتجاب والجاثية وانتناد هذا كله يوم القيامة قال حدثنا يوسف حدثنا سلمة بن الفض حضرنا سمعيد بن مسلم عن الحسن قال الحقت يوم القيامة قال حدثنا يوسف حدثنا وكيان عن سفيان عن سماك عن عكرمة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال يوم القيامة قال حدثني حمزة بن العباس أخبارنا عبد الرحمن بن عثمان أخبارنا ابن المبارك حدثنا محمد بن يسار عن قتادة الحاقة ما الحاقة قال حقت لكل عامل عمله وما أدراك ما الحاقة قال تعظيم اليوم القيامة قال حدثني أسحاق بن اسماعيل حدثنا سفيان بن عيانته قال قرأ عمر بن ذر مالك يوم الدين قال مالك من يوم ما أملأ ذكرك يقولوا بالصادقين. قال حدثنا يوسف حدثنا علي من الحسن حدثنا حسين بن واقين عن مطر الوراق عن قتادة مالك يوم الدين قال يوم يدان العباد قال حدثنا يوسف حدثنا عمرو بن محمد القنات حدثنا أسباط بن نصر عن اسماعيل بن عبد الرحمن السدي مالك يوم الدين هو يوم الدين يوم الحساب قال حدثنا أحمد بن حاتم الطويل حدثنا أبو معوي عن سفيان بن أجينة عن ابن أبي المجاهد يوم تمر السماء مورة قال تدور دورة قال حدثنا فضيل بن عبد الوهاب حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحك يوم تمور السماء مورى قال تحركها بأهلها قال حدثنا محمد بن عبيد حدثنا جويبر عن الضحك يوم تمور السماء مورى قال يموج بعضها قال حدثنا خالد بن خديج حدثنا محمد بن زيد قال سمعت أبي يحدث أن قوما مروا أنا في سق وهو على واد بعيد القعر يبكي ببيت المقدس فعمدوا إليه بكوا معه فقالوا ما يبكيك يا ابي اسحاق هذا واد يمتلئ يوم القيامة من دموع بني آدم ولو أجريت فيه السفن لجرت لا ليبكون الدم بعد الدموع قال حدثنا محمد بن عباد حذرنا محمد بن فرات قال سمعت محاربة بن الدثار يقول إن الطير يوم القيامة لتضرب تضرب بها وترمي ما في حواصلها من هول ما ترى وليست عندها ضلبة أو ضلبة قال حدثنا محمد بن قدام حدثنا سفيان بن يوم قال يوم التغابن يوم يغبن أهل الجنة, يغبن أهل, الجنة أهل النار ويوم التناد يوم ينادي أهل النار أهل الجنة ويوم التلاق يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن, عن ابن معقل في قوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت قال أفزعهم يوم القيامة فلا يفوتوا قال حدثنا عباد الله بن جرير حدثنا عبد الله بن رجاء خبرنا همام مع الرجل عن أبي سعيد الخدري قال يسمعون صوتا من السماء اقتربت الساعة فمن بين مصدق ومكذب وعارف ومنكر فبينما هم كذلك إذ يسمعون مناديا ينادي من السماء يا أيها الناس اقتربت الساعة قال فمن بين مصدق ومكذب وعارف ومنكر فلا يلبثون إلا يسيرا حتى يسمعون الصيحة فذاك حين تلها كل والدة عن ولدها قال حدثنا أبو يوسف البصري حدثنا محمد الله الأنصار حدثنا فضل بن ميمون قال سمعت أكرمة يوم دبل السرائر قال هؤلاء الملوك الذين لهم الأتباع يوم القيامة ما لهم من قوات ولا نصر. قال حدثنا سحق بن اسماعيل حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن عامر بن مرة عن الله بن الحارث عن هلال بن طلق قال بينما أنا أسير مع ابن عمر فقلت إن من أحسن الناس هيئة وأوفاه كيلا أهل مكة والمدينة فقال حق لهم أما سمعت أما سمعت الله يقول ويل للمطففين حتى انتهى إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين قال قلت إن ذاك ليوم عظيم قال ما عند الله أعظم منه قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا وكيه حدثنا شامد استوائي عن القاسب بن أبي بزة قال حدثني من سمع ابن عمر يقول ويل للمطففين فلما انتهى إلى قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين بكى حتى خر وامتنع من قراءة ما بعده قال حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا مروان بن معوي عن عبد الله ابن عبدالله عن يزيد بن الأصمع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طرف صاحب السور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان يهدي. يا أمتا إن الموت لم يبغتني من أجلي إنني كنت عارفا إنه نازل بي فلا يبغتك الحزن فإنك لم تكون جاهلة بأني من الذين يموتون يا أمتا إني كتبت كتاب هذا وأنا أرجو أن تعزي بي ويحبس موقعه منك ولا تخلفي ظني ولا تخلفي ظني ولا تحزني, ولا تحزني ولا تحزني روحي يا أمتى إني قد علمت يقينا أن الذي أذهب إليه أذهب إليه خير من مكان الذي أنا فيه أطهر من الهموم والأحزان والسقم والنصب والأمراض فاقتبطي لي مذهب واستعد في إجمال الثناء علي إن ذكري من الدنيا قد انقطع من الدنيا بما كنت أذكر به من الملك والرأي فاجعل لي من بعدي ذكرا أذكر به في حلمك وصبرك وطاعة الفقهاء والرضا بما يقول الحكماء يا أمتاء إن الناس سينظرون إلى هذا منك وما يكون منك من بين راض وكاره ومدل ومسمع وقائل قولا ومخبر فاحسني إلي ذلك من بعدي يا أمتاء السلام في هذا الدار قليل زائل فليكن عليك وعلي في دار الأبد السلام الدائم فتفكري بتفهم ورغبة, ورغبة بنفسك أن تكوني شبه النساء في الجزع كما كنت لا أرضى أن أكون شبه الرجال في الجزع والاستكانه والضعف ولم يكن ذلك يرضيك مني ومات قال وحدثني عاون بن إبراهيم من الصلت الشامي قال حدثني محمد بن روح المصري قال حدثني محمد بن سليمان الكلبي قال لما مات الإسكندر هو ذو القرنين خرجت أمه في أحسن زي نساء أهل الإسكندرية حتى وقفت على على ناموسه فقالت وعجبا ممن بلغت الدنيا وأقطار الأرض سلطانه ودانت له الملوك عنوة أصبح اليوم نائما لا يستيقظ صامتا لا يتكلم محمولا على يدي من لا يناله بضره ألا هل مبلغ الإسكندر عني بأني قد وعظني فاتعظت وعزاني فصبرت ولولا أني لاحقة به ما فعلت فعليك السلام يا بني حيا وهالكا فنعم البني كنت ونعم الهالك أنت قال وحدثني عون بن إبراهيم قال حدثني أبو طاهر وابن روح المصريان عن عبد الله بن وهب عن ابن لهي أن ذا القرنين لما حضرة الوفاة كتب إلى أمه أمه إذا أتاك كتاب فصنع طعام نجمعي عليه النساء فإذا جلسوا للغداء فاعزمي عليهن ألا تأكل منهن مرأة ثكلا ففعلت فعلقنا أيديهن كلهن فقالت ألا تأكل أكل كن ثكلا قلنا إي والله ما من مرأة إلا وقد ثكلت أباها أو أخاها أو ابنها قالت إن لله وإنا إليه راجعون هلك ابني ما كتب بهذا إلا تهزيه قال, حد قال أبو حفص عمر بن أبي الحارث المحاربي ودفع إلي كتابه بخطه فكتبته حدثنا بشر بن عباد الله الدارسي قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال كان الإسكندر أول من خزن الأموال تحت الأرض فلما حضرت الوفاة دعا ابنه بن الأكبر وكان ولي عهده فقال يا بني إني أراني لم آبي فإذا أنا ميت فابعث إلى حذاق الصاغة فأدخلهم الخزائن فلينتقوا جيد الذهب على أعينهم ثم ليصوقوا تابوتا ثم أدخلني فيه ثم ضعني وسط قصري ثم أبعث إلى أهل مملكتك وإلى العلماء منهم فليتكلم كل واحد منهم بما يعلم فلما هلك الإسكندر فعل ابنه ما أمره به أبوه سرا ثم أبعث إلى أهل مملكته وإلى العلماء وكانوا ثلاثة عشر رجلا فأقبلوا حتى أطافوا بالتابوت كأنهم علموا ما يراد بهم فقال لهم ابنه أيها العلماء قوموا فتكلموا بما تعلمون فقام الأول فوضع يده على التابوت فقال سلك الإسكندر طريق من قبر وفي موته عبر لمن بقي ثم قام الثاني فقال هلك الإسكندر ومن يملك من بعده يهلك كما هلك ثم قام الثالث فقال خلف الاسكندر ملكه لغيره يحكم فيه بغير حكم. ثم قام الرابع فقال تفرقنا لموتك وقد فارق الاسكندر ومن كان به يغتبط. ثم قام الخامس فقال أصبح الاسكندر مجتغلما بما عاين وهو بالأعمال يوم الجزاء أشغل. ثم قام السادس فوضع يده على التابوت فقال الاسكندر كان يخزن الذهب في الخزائن فأصبح الاسكندر مخزونا في الذهب. ثم قام السابع فقال أنا السابع وأنا أقول من كان يرجو روح الآخرة فليعمل عملا يقبل منه ويرفع ثم قام الثامن فقال اسكندر كنت مثلي حديث وأنا مثلك وشيك ثم قام التاسع فقال إسكندر وردت يوم وردت ناطقه وصدرت يوم صدرت صامتا وقام العاشر فقال إسكندر جمعت الأفاق, لموتك جمعت الآفاق لموتك وفي الموت عبرة لمن اعتبر وأبصر وقام الحادي عشر فقال إسكندر أرى مصيبته بعد نعمه وقد, كان وقد كانت وزمان فما أبكر فكلنا يصيبه ما قد نزل ثم قام الثاني عشر فقال اسكندر هذا آخر عهدنا بك منعت منعت جواب من يخاطبه ثم قام الثالث عشر فقال السلام على من رضي دار السلام وادخل دار السلام قال وحدثني عامل بن إبراهيم قال حدثني محمد بن روح المصري قال سمعت زهير بن عبادة قال لما حضر الذل قرنين لوفاة فنوه ثم وضعوه في تابوت من ذهب فقال فقالت الحكماء تعالوا حتى نتكلم عليه ونعتبر فقال أولهم إن هذا الشخص كان لكم واعظا نافعا مطيعا نافعا واعظا واعظا نافعا مطيعا ولم يعذكم قط بأفضل من وصرع هذا وقال الآخر إن كان فارق الأنجاز وصارت روحه إلى روح الطاهرين فطوب له وقال الثالث من كان حياته لله فإن وفاته لله وعلى الله تمام كرامته. وقال الرابع هو الذي سار إلى مشارق الأرض ومغاربها يقتل الرجال مخافة الموت ولو تركهم لماتوا وقال الخامس هذا الذي كان يخبئ الذهب فالذهب اليوم يخبئه وقال السادس ويل لأهل العافية في الدار كان حظهم منها إلى غير العافية وقال السابع لا تكثروا التلاوم بينكم واستمسكوا بالتوبة فكلكم خاطئ وقال الثامن من كان يعمل اليوم بالخضية فإنه غدا عبد للخضية وقال التاسع لا تعجبوا بما تفعلوا ولكن أعجبوا بما يفعلوا بكم وزاد غير الزهير بن عباد وقال آخر عجبت من سالك هذا السبيل كيف تشره نفسه إلى جمع الحطام الهامد والهشيم البائد الخاذل مقتنيه عند الحاجة إليه وقال آخر اقبلوا هذه المواعظ وأكثروا ذكر هذا السبيل الذي أنتم سالكوه وقال الآخر إن الإسكندر لم يقص في حياته وصحته من المواعظ المنبهة على أمور الناس إلا الذي صار إليه في صموته وإطراقه فضل فليبلغ ذلك ذوي الآذان السميع والأعين البصيرة استودعوا ما ترون من ظاهر العبر للقلوب المحبرة من الفكر والرائب على البانها غلبة الجهل. وقال الآخر هذا ذو ذلأسارا قد أصبح أسير. وقال آخر نعم المضجع المضجع لمن إذا كان سعيا لم يسعى على نفسه فسعى لها. وقال آخر كان الإسكندر كحلم نائم انقضى كحلم نائِم انقضى أو كظل غمامة انجلم. وقال آخر ربما كان هذا السلو بليغا وعظا وما وعظنا بمنطقه هو أبلغ من موعظة من موعظته إيان اليوم بصموته وقال آخر كنت كنحن حديثا ونحن كائنونك أنت وشيكه. وقال قائل أين كنت أمس لا منك أحد لقد أصبحت اليوم وما يخافك أحد. وقال قائل هذه الدنيا الطويلة العريضة طويت في ذراعين. وقال قائل قد كنت على العلياء والرفعة حريصة ولم تعلم أن ذلك أشد لسرعتك وأبعد لغايتك في أهويتك وقال قائل لئن كنت وردت علينا قوي ناطقا لقد صدرت عنا ضعيفا صامتا وقال قائل ما سافر قبلها بلا زاد ولا أعوان وقال قائل كلنا غافل كما غفر الإسكندر حتى نلاقي مثل ما لاق وقال قائل قد انتقصك يا يا اسكندر في وجهك من لم يكن يجدر أن يغتابك من خلفك وقال قائل إن أعجب العجب أن القوية قد غلب وأن الضعفاء لا هون مغرورون وقال قائل هيهات ما صدق هذا الموت الناس لولا كذب قولهم وإهاب ما أشار بنعيهم لولا صم آذانهم وقال قائل إن كنت إنما تبكي بجدت ما ترى من الموت فإن الموت لم يزل جديد وإن كنت من نما تجزع من نزوله بمن كان له مميلا فليكن ذلك لك واعظا وقال قائل أجهل كنت بالموت فنعذرك أم عالم كنت به فنلومك وقال قائل إن بارق هذا الموت لبارق ما يخلف وإن مخيلته لمخيلة لا تخلف وإن صواعقه لا صواعق ما ترى وإن قاطره لقاطر ما يروي أو ما يروه وقال قائل لقد تقطعت بك أسباب غير متصلة لك ولقد تركت بلا بلايا غير غير واقعة بك قبل عسان أن نتعظ من أمرك فنسلم بل عسان أن نتعظ فنهلك وقال قائل كن كنا للعامة أسوة بموت الملوك وكفى للملوك عظة بموت العامة وقال قائل انطوت عن الأسكندر آماله التي كانت تغره من أجله وترك به وترك به أجله الحائل بينه وبين أمله وقال القائل يا ريح الموت الذي لا يشتهى ما قهره للحياة التي لا تمل ويا ريح الحياة التي تمل ما أذلها للموت الذي لا يحب وقال القائل من بفرد فيؤمن, فيؤمن يومها وللحياة بثقة فيرجى غدها وقال قائل قد كان سيفك لا يجف ونقمتك لا تؤمن وكان مدا وكانت مدا إنك لا ترام وكانت عطاياك لا تفقد وكان ضياؤك لا ينكشف فأصبح ضياؤك قد خمد وأصبحت نقماتك لا تخشى وأصبحت عطاياك لا ترجة وأصبحت سيوفك لا تقطر وألفيت مدا إنك لا تمتنع وقال قائل قد كان منزلك مرهوبا وقد كان ملكك غالبا فأصبح الصوت قد انقطع وأصبح الملك قد اتضع قال حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثني يونس بن محمد قال حدثني جعفر بن سليمان قال حدثني نوح بن مجالد قال حدثني ابن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قال وكان متواريا عندي فلما قدم ابنه هبيرة واسط أخذه فقيده وغله ثم بعث به إلى مروان بن محمد قال وأنا محمول معه أخدمه حتى قادم بنا عليه قال لما قادم به عليه أمر ببيت فبني له ثم جئ به فأدخله فذهب بيقوم فلم يستطع أن يقيم فيه صلبه من قصره فجلس فاتكى فذهب يمد رجليه فلم يستطع قال الحمد لله يا بني بينما خاتمي يجل في مشارق الأرض ومغاربها صرت لا أملك موضع قدمي فلما قال ذلك بكيت فقال لا تبكي يا بني ألا أحدثك عن جدك بحديث قلت بلأ قال سمعت أبي يقول ما من ميت يموت إلا حفظاه الله في عقبه وعقب عقبه قال أبو الحسن علي بن محمد القرش عن المنهار بن عبد الملك مولى بني أمية قال حبس هشام بن عبد الملك عياض بن مسلم كاتبا للوليد بن يزيد مضربه وألبسه المسوح فلم يزل محبوسا حتى مات هشام فلما ثقل هشام صار في حد لا يرجى لمن كان مثله في الحياة فراهقت عشية وظنوا أنه قد مات فأرسل عياض من الخز الخزان احتفظوا بما في أيديكم فلا يصلن أحد إلى شيء وأفاق هشام من غشيته فطلب من الخزان شيئا فمنعوهم فقال هشام إنما كنا خزان للوليد ومات هشام من ساعته فخرج عياض من الحبس فختم الأبواب الخزائن وأمر هشام فأنزل من فراشه ومنعهم أن يكفنوه من الخزائن فكفنه غالب مولى هشام ولم يجدوا قمقما, قمقما ليسخن فيه الماء حتى استعروه فقال الناس إن في هذا لعبرة لمن اعتبر قال حدثنا المفضل بن غسان عن شيخ الله قال لما دفن هشام بن عبد الملك وقف مولى الله على قبري فقال يا أمير المؤمنين فعل بنا بعدك كذا, كذا وأعرابين يسمع ذلك فقال الأعرابي إله عنه الآن فوالله لو كشف عنه لأخبر أنه لقي أشد مما لقيتم إلى هنا آخر كتاب الاعتبار للحافظ ناب الدنيا رحمه الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين